بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بعد نزال الحديث في الباب الثاني كتاب الادب الاسامي والمتكلم الاخرين ما آداب العالم في نفسه ومراعات طالبه ودرسه وعرفنا انه ذكر فيه ثلاثه فصول الفصل الاول في آدابه في نفسه الفصل الثاني أدابه في درسه وقفنا عند الحصل الثالث هو أدب العالم مع طلبته مطلقا وفي حلقته هو أربعة عشر نوعا نعم الحصل الثالث في أدب العالم فصل الجسيم وإن نيله لفوت العظيم أعوذ بالله من قواطنه ومفدراته ومهجبات إرمانه وفواده قال الله رحمه الله تعالى فصل الثالث في أدب العالم مع طلبته مطلقا وفي حلقته هو أربعة عشر نوعا يعني من الأداب وذكر الأدب الأول وهو ما يتعلق به بيان نية المعلم المعلم في التعليم يعني ما الذي يبغي أن يقصده من النوايا وليس المراد به في الطلب والتحصيل إلا المراد به في تعليم الغير قال أن يقصد بتعليمهم يعني طلابه وتهذيبهم وجه الله تعالى ونشر العلم وأحياء الشرع ودوام ظهور الحق وإخماد الباطل وخموله ودوام خير الأمة بكثرة علمائها روتينامي ثوابهم وتحصيل ثواب من ينتهي اليه علمه جنا من ثوابهم يعني في دلالتهم على على الهدى لان من دل غيره على هدى ان الى كتب له من الاجر ما يكتب له للعامل كما هو ثابت في السنه كذلك من ينتهي اليه علمه من, من بعدهم وكذلك بركة دعائهم له وترحمهم عليه ودخوله في سلسلة العلم بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينهم وعداده في جملة مبلغ وحي الله تعالى وأحكامه فإن تعليم العلم من أهم أمور الدين وأعلى درجات المؤمنين كل ذلك من ما ينبغي قصده للمتعلم وأهم ذلك رفع الجهل عن الأمة والمعلم كذلك احياء علوم الشريعه وكذلك في الصياغه وحفظ الدين الشريعه من من العبث والرد على المخالف ثم ذكر حديث ان الله تعالى وملائكته واهل السماوات والارض حتى النمله في جحرها يصلون على معلم الناس الخير وهذا الحديث هذا من هذا اللفظه ضعيف لكن محمود استغفار الله كما عند داوود ولما جاء بسند الحسن يصلون هذا غير محفوظ ثم قال عمرو كما هذا الا منصب من جسيم وان ليله لفوز عظيم اعوذ بالله من قواطعه ومكدرته وموجبات حرمانه وفواته وذكر اسبابا خارجيه واسبابا داخليه لان الذي يمنع من التعلم ومن التعليم اما شيء من داخل النفس واما شيء خارج عنها علي النفس والذي يسمى والذي يسمى والذي يكون من الداخل يسمى علاء والذي يكون من الخارج يسمى عوائق كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى نعم اسالني ان ما يمكن عن تمارين الطالب اعاده اعاده الخروج سنيه فان افضل شيء مكتوب له ببركه منه قال راس طلبنا صاغه كذلك ولان الخاصيه لو شُرط في تعليم المبتدئين فيه مع الرصي على ذاته يكون ادى ذلك الى تسويق العلم كثيرا من ادى ذلك الى تسويق العلم لجزء من الناس لكن الشيخ يهتم المبتدئ على حسنيه تدريجي تدريج طاولا فعلا وهو عليه ان بارد انسي به ان هذه البارات وشراك الصدري ودوفيق العزم ومتصابة الكابل ورسن الحامل والتسديد في المطالح وحلوه الدرجة يوم القيامة الثاني من الأداب المتعلقة من معلم أنه إذا ظهر له شيء من فساد النية من طالب المتعلم لا يمنعه ذلك من, من تعليمه لأن النية قد توجد شيئاً با شيئاً بل قد لا يحسن طالب العلم الموتدي كيف ينوي الطلب والتحصير بل كيف يكون العلم مما يبتغى به وجه الله عز وجل إذا وقع شيء من التحصير وظهر المعلم أن الطالب لما أراد به غرض من أغراض الدنيا أن إذا ليس ثم إلا النصحة والتوجيه وأما كف عنه وزجوه وعدم تعليمه هذا ليس موافقا لي بالحق قال ألا يمتنع من تعليم الطالب لعدم خلوص نيته إن كان نقوف على إخلاص وعدمه أمر عسير ليس بالأمر الهيئ قد يظهر من الشخص علامات تدل على عدم إخلاصه ولكنه يكون مخلصا لأنه قد لا يحصل التعبير والعكس بالعكس قد يظهر من ظاهره أنه مخلص ولا يكون الأمر كذلك وقد يكون الأمر بالوجود والعدم واما الوقوف على حقيقته هل هو مجرد حمل اصلا ان هذه الاعمال القلبيه مردها الى الى الله عز وجل قال فان حسن النيه مرجو له ببركه العلم يعني ليتعلم ما قاله حين اذن اله ان يقف على واهل الله عز وجل وعيه مما يحمله على حسن النيه وكلما كمل علم العبد حين كمل اخلاصه وهذه اعمال قلبيه من الاخلاص والمحبه والخوف بما دارها قله وكثره ضعف وقوه مدارها مع العلم ولذلك قال الله عز وجل انما يخشى الله من عباده العلماء فكلما اهتم بالعلم ارضي هنلكمت فيه هذه الصفات كلما زاد من العلم زاد من هذه الصفات فاذا كان خلو و ضعيفا في العلم قاطعا يكون عنده شيء من الخلل في هذه الاعمال فاذا شعر من نفسه عدم وجود اخلاص او ضعف في الاخلاص او فيما يتعلق باعمال القلوب لا يجعل ذلك يقف عن قلم التحصيل بل يحلم ان المواظبه على الطلب والتحصيل هي العلاج وليس الكف، ليس ليس الطعن بل المواظبه على الطلب والتحصيل ولذلك اثير عن بعض السلف انهم قالوا طلبنا العلم لغير الله فابى ان يكون الا الا لله يعني كانت النيه مشوبه في اولها ثم بعدما تعلم وتعلم عرض عليه ما يتعلق به البالي جدا على تمارين ذاته واسماء الحسنى فكان ذلك وتدري كان جعل نيته لله عز وجل ولذلك قال قيل معناه فكان عاقبته ان صار لله عز وجل هذا شأن العلم النافع واما العلم الذي بمعنى المسائل والدلائل فقد لا ينفذ العبد ذلك ودليل الاخلاص هو ان يكون ثم همة في العمل كما تكون ثم همة فيه في التحصيل فالهمه قد تتعلق بالتحصيل والحفظ والاخره وقراءه والنظر في سائل العلوم هذا لا شك أنه حسن لكن ينبغي أن يكون للطالب همة أعلى من هذه الهمة تتعلق بماذا؟ بالعمل وأما أن الطالب لا يفكر ولا يتدبر ولا يتعقل إلا في كفية تحصيل علم ولا يكون له هم في ما يتعلق بالعمل هذا يعتبر قصورا ولا ينبغي أن يكون ولأن إخلاص النية لو شرط في تعليم المهتدئين فيه مع عسره على كثير منهم يعني فيه عسر لماذا؟ لأن المراد بالإخلاص هو إفراد الله عز وجل بالعمل الذي يعمله بالعبادة التي تلبس بها وهذا قد يكون فيه عسر بمعنى أن الطالب عنده قصور في الأصل والطالب المهتدي العصر فيه وإن سمي طالب علم إلا أنه سمي طالب علم باعتبار مآله وان الاصل انه لا فرق بينه وبين عامه المسلمين هو واحد منهم لكن لما توجه الى الطلب اراد ان يطرب العلم سمي طالب علم مبتدئ ولا فرق بينه وبين عامه المسلمين وانما تميز بهذه النيه الشريفه اذا لو شُرط على المبتدئ انه لن يتعلم حتى يخلص لله عز وجل لكان فيه عسر على على الامه وكان فيه تشديد عليهم ولادى ذلك الى تفويت العلم كثيرا من الناس لكن الشيخ يحرض المبتدئ على حسن النيه بتدريج قولا وعملا ولذلك مر ان السلف انما كانوا يتعبدون قبل طلب العلم ايمانا انه يهتم بصلاح القلب قبل ان يسعى وقبل ان يتحرك واذا سلك هذا الطالب هذا المسلك حينئذ قد يقال بان النيه قد توجد عنده اذا تعبد لله عز وجل اخذ نصيبا من اعمال القلوب وما يتعلق بها وكذلك من اعمال الجوارح وما يتعلق بها حليل قد قال بان الاخلاص قد وجد عنده الا ما كان على على وجه التمام نعم افسر انه يرغب في ان والله ملي في اكثر الاوقات بذكر انعمت الله السائل على المعلم الذي يرغب طلابه في تحصيل العلم وهذا كما ذكرنا بالامس انما ينبغي على الطالب ان يكثر من النظر فيما يتعلق بالنصوص الوحييه الوارده في فضل العلم واهله وما ادى الله عز وجل له من مرتبه ومكانه في الدنيا والاخره ومما يعين على ذلك ادامه النظر في سير العلماء وانها تحيي القلوب تنصب الهمه وتصاح الصدق وتجعل له قدوه يسيروا بسيرها والمراد به سير الاعاصير العلماء ان ينظر في سير العلماء الذين تقدموا بمعنى ان النظر يكون في سير المتقدمين لو جعل طالب العلم حصه له كل يوم يقرأ او يترجم تعالم او شيء منه ولو على قدر ربع ساعه هذا قد يفيد كثيرا في علو الهمه و تأسي بهم إذن الترغيب يكون من جهتين نظر أولا فيما يتعلق من نصوص الوحيين فيما ورد الكتاب والسنة ويدم النظر في ذلك قد عرفنا أن ابن قيم رحول تعالى قد أشبع الكلام في مفتاح ذا للسعاد والعلم قد يجمع في كتاب واحد وصول العلم قد يجمع في كتاب واحد وليس المراد أن الطالب ينظر في كل كتاب ألف فيه في المنهجية ليس هذا المراد وإذا اقتصر على أهم الكتب وأوسعها لكان اسلبل له من النظر في عده كتب فان هذا مما يشدد على على الطالب المنهجي اذا كان الامر كذلك هنذا ينظر فيما يتعلق بفضائل العلم وما يترتب عليه خاصه من عالم الجليل كالنبي رحمه الله تعالى فيقتفي عالم فتح دار السعاده والمراد به اوله بما جعله في فصل يتعلق بالعلم وفضله كذلك النظر فيما يتعلق بسير العلماء لو اخذ ما يتع... ما سطره الذهبي رحوله تعالى في سير إعلام النبلاء ونقحه لكان حسنا وليس المراد أنه يكثر من النظر في كتب قد لا تذكر إلا ما ينقل فحسب لأن التاريخ كما ذكرنا سابقا قد يكتب عن العالم كل ما فعله أو كل ما فعله وليس كل ما فعله العالم يكون حجة أو يتأسى به أو نحو ذلك ولابد من النظر في تراغب على أن المراد بها تحريك الهممي شحب الهمم فحس وليس المراد بها التأسي فيكون حين اذن للطالب قدوة يتأسى بهم لمن سبق وخاصة في صبرهم وجلدهم على العلم وتنوع الفنون عندهم وكذلك بذل الغالي والنفيس في نشر العلم والحدال يجده مسطرا في كتب العلماء نعم الله هذا داخل فيما سبق من الاداب المتعلقه بين عالم لنفسه وهو ان يتسم بما ترى من اخلاق ومن ذلك ان يحب لطالبه ما يحب لنفسه كما جاء في الحديث ويكره له ما, ما يكره لنفسه لان العالم بغيره قد يظن احيانا اذا راى طالبا مجدا يخشى ان ان يخذل رايته قبله هذا فيه سوء نيه ولذلك هي نص بعض اهل العلم على على هذه المساله وان لا هي دارجه في مكارم الاخلاق السابقه وذكر قول ابن عباس فيما صح عنه اقرب الناس علي جليسي الذي تخطى اقاب الناس اليه لو استطعت ان لا يقع الذباب عليه لفعلته وفي روايه ان الذباب لا يقع عليه فيؤذيني اعظم تواضعه رضي الله تعالى عنه ثم ذكر مساله تتعلق ب بي الصله بين العالم والمتعلم وقد ذكرنا فيما سبق ان ثم امورا قد تغيرت في هذه الازمنه وهي ان الطالب كان متمسكا بعالم واحد قد لا يتجاوزه او ما كان يسمى به المدارس يدخل مدرسه فيعتكف عند عالم معين انئذن العالم يعامل تلميذه معاملة ابن له والولد الذي له يربي تربيه حسنه بخلاف ما هو في العصور المتاخره صار الطالب طليقا هنئذ هو الذي قد يوجه شيخه او انه يتكلم في المنهجيه ونحوها ولذلك في هذه الازمنه قد حصل تراخ من من اهل العلم لما وجد من جفاء كثير من طلبه العلم كان طالب العلم هو الذي يوجه الشيخ فيما يدرس وما لا يدرس وفي الوقت الذي يختاره هو الوقت الذي لا يناسب الآخرين فبدلا من ان يكون العالم هو الذي يحتكم ويحكم في هذه المسائل كلها صار الطلاب هم الذين يملون على على الشيوخ بل حتى في طريقه التدريس صار الطالب يملي على شيخه كيف تدرس المتن الفلاني دون دون غير هذا خلده كبير سببه انخصار طالب عن المعلم هو طليق لا ينتمي إلى معلم معين وهذا والله أعلم أنه لن يفلح أبدا بمعنى أن الطالب الذي يكون طليقا ولا يكون مرتبطا بعالم كسابق علماء الأمة هلئذ كيف ينشأ وكيف يتربى وإنما يتربى على أصول متضاربة بعضها يناقض بعض ويأخذ من هذا المعلم ويأخذ من الاخر ثم بعد ذلك لا يدري ان ما اخذه من الثاني مناقض لما اخذه من الاول ولذلك من يدرس الفقه لا عن مذهب معين هذا يخلط بين اصول المذاهب الاربعه شحر بذلك ام لم يشرح لماذا لانه سينظر الى الاقوال ويرجح اقوال الايما الاربعه هذه كلها مبنيه على اصول وغالب الشراح بل يكاد ان يكون جميع الشراح الذين يعتنون بالمتون قد لا يذكرون اصلا المساله عند ذكر الفرع فاذا نظر الناظر الى الفروع رجح بما يراه هو موافقا للدليل ويكون هذا مبنيا على اصل عند ابي حنيفه وياتي ويرجح اصلا اخر عند مالك يكون مناقضا لاصل ابي حنيفه من حيث لا, لا يشق هذا الفرع مبني على اصل وجاء الى فرع اخر وهو مبني على اصل وكيل الفرعين كلا الاصلين متلاقطان حينئذ نقول هذا لا يمكن ان يتفقه كذلك الذي يكون طليقا لا يمكن ان ان يتعلم وهذا الذي دعى المصنفون كغيره ممن كتب فيما يتعلق بي المعامله بين العالم وتلميذه انه كوالده وابنه ويوجهه الى خير بل قد يزره ويوطي الطالب كما هو بخلاف هذا الزمن لو سجره لفر الى الى غيره كذلك نفرها الى الى غيره ولم يقع عنده فكف اهل العلم عن كثير من هذه الاداء قال هو ينبغي ان يعتني بمصالح الطالب ومعامله بما يعامل به عز اولاده من الحنو والشفقه عليه والاحسان اليه والصبر على جفاء ربما وقع منه والطالب علم مبتدئا لا يحسم السؤال قد يسيء المعامله الى المعلم فلا بد من من الصبر على على الاذا الى اخر كلامه وحمده الله تعالى الخامس هو السعي على الحصول على اقتال في تجميع وحفظ التلوث في تجميع ناسيا اذا كان اهل الاقتال بالرصن ادله وجوده الضلال ويحارب على طلب الزوائد وحرق المواد الخارقه ولا تخرى عنه من انواع العلوم لا يساله عنه وهو ادنى لان ذلك وما تروي في الصادره والناس متقدمه يجري البحث يسأل الطالب شيئاً من ذلك لا يوجده ويعرفه أن ذلك يضغط ولا ينفعه وإن منعوا إياه فيه بشفقة عليه والأسقل به لا يوجده وأن ما نعه إياه فيه بشفقة عليه والأسقل به لا يوجده خاص قال عليه اسمه على سهوله الالقاء في تعليمه وحسن التلطف في, في تفهيمه لان الدين مبني على على اليسر كما هو معلوم ان الدين يسر واصل العلم هو القران والقران مبني على على اليسر هنيد لا مده من السهوله في, في الالقاء وهذا كذلك مبني على ما كان قديما وهو ان حلقات العلمي كانت منفصلا بمعنى أن طالب العلم المبتدي له حلقة تخصه المتوسط له حلقة تخصه وكذلك المنتهي لم يكن الأمر ممزوجا ومخلطا كما هو العصور المتأخر ولما اختلطت العصور حينئذ تباينت الطرق فيه في التدريس فمنهم من راعة المنتهي ومنهم من راعة المتوسط ومنهم من راعة المتوسط المبتدئ ولكل وجهه هو موليه ولكن السابق من اهل العلم كانوا يفصلون بين الطلاب ولا ياذن لطالب مبتدئ ان يحضر في حلقه ليست ليست له حينئذ اذا حصل التمايز بين طلاب العلم والحلقات جاء كلام المصنف هنا وهو المعني بذلك بمعنى أن حلقة المبتدئين يكون فيهما ما ذكره رحمه الله تعالى ثم كذلك النظر باعتبار المبتدي من هو مبتدي قد يكون باعتبار الذهن يعني خالي الذهن لو كان كبيرا في السن وقد يجمع بين الأمرين فمن كان كبيرا في السن حينئذ قد يفهم من العلم ما لا يفهمه الصغير وأما إذا كان جمع بين الأمرين فلو ذهني وكذلك بالسنت هنيذ ياتي ما ذكره المصلح رحمه الله تعالى المصلح يكتب ما قد كان في عصره ولا ينزل على على كل عصر قال لا سيما اذا كان اهلا لذلك لحسن ادبه وجوده طلبه ويحرضه على ضبط الفوائد وحفظ النوادر والفرائد ولا يدخر عنه من انواع العلوم ما يسأله عنه وهو أهل له لأن ذلك ربما يوحش الصدر وينفر القلب ويورث الوحش بمعنى أن الطالب قد يكون عنده من الأهلية ما يميزه عن غيره وهذا كان كذلك من النظر عند المتقدمين أنه إذا نظر في طالب متميز بذكائه وحفظه وسحة وقته ولحو ذلك مما ينظر يؤهله ان يكون عالما في المستقبل وياخذ علم الشيخ كانت العنايه به اكثر من من غيره قال وكذلك لا يلقي اليه ما لم يتاهل له لان ذلك يبدد ذهنه ويفرق فهمه فان ساله طالب شيئا من ذلك لم يجبه يعني من العلم ما هو كلام ومن العلم ما هو سكوت كما انه يتكلم لمن تاهل كذلك يسكت عمن لم يتأهل وهذا كما ذكرنا يوم ان كانت الحلقات متميزه بعض عن بعض ولكن لما اختلط صار اهل العلم يختارون اما باعتبار الاعلى واما باعتبار الادنى واما باعتبار المتوسط هذا محل اجتهاد لا انكار فيها البتة واما اذا تميزت الحلقات حينئذ ياتي ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى نعم سندرس ان نحصل على التعليل وتفنيه في فضل الجدل وتقريبه على له الغالب خلال ما يحتاج الى كثير وهو اصل لا يطوى ويخوض ويغلق المتوقفين من الغبار ويختصم على ان نشط هنا بالتكرار ويبدا بتصوير المسائل ثم يوضحها بالاناس التي وذلك الدلاله ولا يقتصر على تصوير المساله وتفنيدها لمن لم يتاهل لفهم اصلها ودليلها ويذكر الادله والنقض لكل محتمل لها ويبي عمران معنا اتصالك بهوائل الذي وما اتعب كثير المساله الفرع عن الاصل ومن ومن وثم ما فيه من توثيق او تخرج او نقل رواه حسنه الادله الى ايده عن عن تقليس احد العلماء ويقصد بما ذلك وهم ضريحه النصيحه الادري في امور الصحه ويذكره ما يشارك ويسر ما يشدد تلك مساله وما فارقها والطالب ويؤين اخذ لا فقد المستحيل بكري ارادت يغيب اليها ولم يتم التوقيع الا بيديها وان كانت الكنايه تشيد مع اهل التحصيل والمروه تخصيها هي لا يصح ان يدينها الا بالاقل وكذلك اذا قام المجلس عندما يوقع ولو لشهاته او او نفاهه ويمكن ان تذكر عن ذكر لفظ غيرها ولهذه الاعاده واختلاف الحال والله اعلم والله تعالى صلى عليه وسلم وصلى على بقيه الاخرى نعم سادس قالا يحرص على تعليمه وتفهيمه ببذل جهده وتقريب المعنى له من غير افثار لا يحتمله ذهنه يعني يحرص المعلم على التفهيم اذ هو الغايه من العلم الحفظ هو الفهم الحفظ هو هو الفهم فاذا خلى درس عن تفهيم للطالبه ولم يفهم جميع طلابه حينئذ مفاهيمه الدرس لابد من ان يكون المعلم معينا للطالب على حصول الفهم لديه قال من غير اكثار لا يحتمله ذهنه او بسط لا يضبطه حفظه هذا كما ذكرنا سابقا اذا كان مبتدئا في في السن وكذلك فيما يتعلق بخلو الذهن قال ويوضح للمتوقف الذهني يعني بطيء الفهم متوقف الذهني متوقد الذهني يعني سريع الفهم متوقف الذهني يعني الذهن هو واقف الذي نحتاجه لماذا إلى, الى تحريك تدولا إلى... الى تحريك تحريك الاذهان هذا قد يكون مكتسبا او جوده الذهني والذكاء قد يكون فطريه وهبيه وقد يكون كسبيا واكثر الناس من النوع الثاني كالحربي نبدا من حفظ وفهم كل طالب لابد أن يعتني بتقوية هاتين القوتين وينظر في نفسه الحفظ والفهم كل منهما قد يكون فطرية كسبية بمعنى أنه يفهم اهتداء ويكون عنده قوة في الفهم ويكون الله عز وجل قد فطره على ذلك وقد يكون لا يحتاج لماذا إلى تنمية وإلى تدرج وهو قابل لي الزيادة والنقص الذهن كالبدل إذا أعطيته حينئذ نمى واذا كان كذلك فالفهم قد يكون كسبيا والحظ كذلك قد يكون ما ذاهبيا يهاب الله عز وجل من شاء من عباده ان يحفظ ما شاء وقد يكون كسبيا واكثر الناس انما يكون خاصه بالعصور المتاخره انما يكون الحظ عندهم والفهم كسبيا وهذا ينفس عن قلبه العلم بمعنى انه متى يكون كسبيا وكيف ينمي طالب العلم حفظه وفهمه هذا يكون بالاتصال بالعلم يعني اذا كان طالب العلم له كل يوم محفوظ هذا لا ياتي عليه سنه الا وقد نما حفظه الى على الدرجه اما الذي يحفظ يوما ويترك اياما الا لو بقي 10 سنين لن يزداد في حفظه اذا كلما مارست الحفظ مع الذهني ينادي الدم يزداد وذلك طلاب العلم الذين يمارسون الحفظ كل يوم قد يحفظ في بدء امره بيتا او بيتين او ايه او ايتين ثم بعد اشهر فاذا به يستوعب اكثر من بادئ امره هذا يدل على ان السعات عنده قد زادت وهكذا يقول الحفظ وهكذا يكون الفهم وهنا قال لا يضبطه حفظه ويوضح لمتوقف الذهن العباره ويحتسب اعاده الشرح له وتكراره هذا يرجع الى رؤيه المعلم هل من الحسن ان يعيد او لا يعيد لانه قد يعيد امرا يكون واضحا وثم حقوق لسائل الطلاب قد يكون طالب هناك ما من هو متبلد الذهن لا يفهم وقد يعيد له مره ومرتين هذا يكون على حساب الاخرين قال ثم بين لك كيف يعلم المعلم قال يبدا بتصوير المساله صوره المساله ان يبين المراد من الفاظ اذا قيل المياه ثلاثه ما المراد بالماء ام المراد بكونه ثلاثه اذا هي عددها ثلاثه في الشرع بمعنى انها لا تزيد ولا ولا تنقص طهور الى اخره يبين له معنى الطهور ثم يبين له معنى الحكم المرتب على هذا اللفظ معنى فقط هذا يسمى ما يسمى تصويرا للمساله فيبين له معنى المفردات ثم المعنى التركيبي الذي دل عليه التركيب ثم يوضحها بالامثله يذكر مثالا يتعلق به بالواقع ونحوها وذكر الدلائل يعني الادله الداله على ذلك وهذا مما يختلف فيه كذلك معلمون بمعنى أن بعضهم لا يرى ذكر الدليل ابتداءً للمبتد بمعنى أنه يذكر له المسألة ويحفظها بصورته وحكمها فقط ويحفظ المثل الفقهي مثلاً دون نظر في أدلة المثل وهذا له وجه كذلك وقد كان معمولاً به إلى الزمن قريب ومنهم من يرى أنه لابد من ذكر الدليل ومنهم من يرى أنه إذا خال فلابد من ذكر القول الراجح مع دليله ان اي ذل سما انظار تختلف ولذلك هذه المسائل ليست توقفيه ليست لما من يحكم غيره بهذه الانواع قال ويقتصر على تصوير المساله وتمثيلها لمن لم يتاهل لفهم ماخذها ما ودليلها يعني قد يكون عند الطالب اهليه لان يفهم صوره المساله ويزيد عليه ماذا فهم ما أخذ المسألة والمرابل ما أخذ المسألة كيفية السنباط الحكم الشرعي من دليل هذا المرابل وثم أمور ثلاثة تذكر فيه مسائل الفقه وغيره وهو أن يصور المسألة أولا ثم يذكر دليل المسألة ثم يذكر ما أخذ الدليل ثم رابعا إن كان هناك علة تبط بها الحكم بيّنها و خامسا ان كان هناك حكمه كذلك بينها حينئذ قد يستوعب الطالب كل ذلك وقد لا لا يستوعبه ومن ضغابط الاستيعاب وعدم الاستيعاب ان يكون ثم مقدمه لهذه الطريقه بمعنى من ارتضى ان يذكر ماخذ الدليل لابد ان يقدم للطالب قبل ذلك كيفيه اخذ الدليل وهذا موجود في علم أصول الفقه بمعنى أن الطالب لابد أن يدرس قبل ذلك وإلا صار عبثا عندما يعلم المعلم ويبين الطالب أن هذا الحكم أخذناه من مفهوم النص مفهوم مخالفة وطالب لا يفردق بين المنطق والمفهوم ولا يميز بين مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة ولا يعرف أنواع مفهوم المخالفة وما المتفق عليه وما المختلف فيه هل يستفيد طالب العلم الله أعلم أنه لن يستفيد وإنما يقول مقلدا لشيخه في حزم ولذلك من اراد ان يشرح الفقه ويذكر الدليل وماخذ الدليل وعله الحكم لابد ان يمرن طلابه اولا على اصول الفقه بمعنى ان يكونوا صوليين ثم بعد ذلك ينتقل بهم الى الفقه بطريقتي المذكوره نعم قد يقال بانه اذا كان الطالب لا يحسن الوضوء ولا يحسن كيف يصلي ولا كيف يصوم فتذكر له المسائل هكذا هذا لا إشكال فيه هذا شأن شأن تبليغ العلم للعوام العوام تذكر له صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يشترط فيه ذكر الدليل ولا ما أخذ الدليل ولكن بحثنا كما ذكرنا في أول مقدمة الكتاب بحثنا مع طالب يريد أن يرتقي بنفسه إلى أن يكون عالما من علماء لهم إذن لابد من التسلسل وترتيب العلوم ببعضها على بعض فبعضها مقدم على الآخر وليس كلما افتأ طالب أن يدرس فنا درسه مباشرة بمعنى أنه إذا ارتاح بنفسه واتشرح صدره لأن يدرس التفسير أخذ كتابا ودرسه قل لا قد تطلع كالطلاع العامة على التفسير ومعاني التفسير لا إشكال فيه فتم أمران تثقيف النفس وتعليم النفس أما التثقيف هذه عبارة عصرية إذا أراد أن يقف على المعاني الكلية للآيات والصور والقرآن ونحو ذلك أو لشأن من شؤون الأحاديث ونحو ذلك هذا لا إشكال فيه لأن الشأن فيه شأن طالب العلم والعام سواء وأما إذا أراد أن يوصل نفسه تأصيلا علميا يبني بعضه على بعض هذا لن يكون إلا بترتيب العلوم على الوجه المعروف عنده العلم وهو كذلك مما تختلف فيه وجهات النظر كما ذكرنا هذه المسائل ليست ليست توقفية قال ويذكر الأدلة والماخذ لمحتمل لمحتملها ويبين له معاني الاسرار معاني اسرار حكمها وعللها وما يتعلق بتلك المساله من فرع واصل ومن وهم فيها في حكم او تخريج او نقل الى اخره بمعنى انه يذكر المساله بحذافيرها وله يستحسن في الفقه ونحوه اذا كان الطالب مؤهلا قد بان قدم علوم الاله اولا ثم بعد ذلك أخذ الفقه فتذكر له المسألة ودليلها ومأخذها ثم يذكر الخلاف الذي يسمى فقه مقارنا وما يرجحه المعلم ويرد على القول الآخر قال ولا يمتنع من ذكر لفظة يستحي من ذكرها عادة بمعنى أنه إذا كان ثم ما يحتاج للتصريح وكان ذلك مما يستحي منه قد يكل وقال لا لا يكلم حسب المصالح وما يترتب عليها من, من المفاسد وهذا كذلك تختلف في وجهات النظر السابع إذا فرغ الشيء من شرق درسه فلا بس بروح مسائل فتعمى مدين على الطالبة يتكن بها فماه وضطه لما شرح له فمن ضرر استحكام فهمي له لذكرار الرصالة من جواهه شكرا ومن لم يفهمه فلطف في إعادته له المعنى ونعنيه بطره المسائل أن الطالب أو المسائل من قومه لن أفهم إما لرفض كل فتك لعادة عن الشيء أو للطريق الرفض أو حياء من العاضرين أو قيادة أخرى قراءته بسببه لذلك قيم الله يبغي الشيء أن يكون للطالب الفهمت بلا إذا أمن من قومه نعم قبل أن يفهم وإذا لم يعمل من كذبه لحياء أو غيره فلا يسهل عن فهمه لأنه ربما رفع كذب قومه نعم لما قد مزانه من الأسباب فليطرع عليه مسائل كما ذكرناه فلنسأله الشيخ عن فهمه فقال نعم فلا يطرع عليه مسائل بعد ذلك إلا أن يستطيع الطالب ذلك لا اهتمام خدريه بضلور خلاف ما أجاب به ويمني للشيخ أن يهمر طلبة بالمرافقة في الدروس كما سيأتي إن شاء الله تعالى وبعادة شره على فرقه فيما بينهم ليفر ولأمان بأحسن على استعمال الفكرة ومآخذت النفس بطالة للأحليل قال السابع إذا فرغ الشيخ من شرح درس فلا بأس بطرح مسائل تتعلق به على الطلبة يمتحن بها فهمهم وضبطهم وهذا كذلك قلنا يختلف باختلاف العصار إن كان عند الطلاب أهلية بحيث لا يترتب على ذلك مفسدة من ترك درس لنحوه هل إذن لا بأس للمعلم أن يطرح مسائل يختبر بها؟ فهم الطلاب هل فهموا أم لم يفهموا قال ولا ينبغي للشيخ أن يقول لطالب هل فهمت لأنه ضعيف قد يكذب يقول نعم وهو لم لم يفهم علي ذي تحصيل مصلحة الفهم ليست مقدمة على مبسدة الكذب لأن لا يربي يتنميذه على الكذب كلما قال فهمت قال لحب وهو ليس الأمر كذلك وهذا لا لا ينبغي أن يكون ثم ختم بقوله وينبغي للشيخ أن يأمر الطلبة انظر يأمر يأمر اذ يدل على ان كانت العلاقه بين الطالب والمعلم كالابي مع ابنه والابن مع ابيه تم علاقه تميز علاقه الطالب مع المعلم عن عن غيره المعلم قد يامر الطالب بما ذكر هنا بالمرافقه في الدروس كما سياتي المرافقه يعني لا يطلب الطالب العلم وحده وهذا كذلك من المآخذ العصريه التي قد يتاخر بها طلاب العلم عن التحصيل بسبب ماذا انه يطلب العلم وحده لا بد من معين لا بد من من مرافق يتدारस معه العلم ويحفظان سويا ويقرآن سويا ويذهبان ويأتيان ويشجع كل منهما الاخر الى اخره فان المرافقه مع المرافق الذي ينتفع به صاحبه هذا من أجل ما يتمسك به طالب العلم ان وجد ألا لم يجد حلاذا رجع الى الى نفسي كما سات في محلي والموافقه بين طلاب في الدروس هذا مما يعين على تحصيل العلم وتثبيت العلم لان العلم لا يظن الظان انه ياخذ مساله فيحفظها ويكررها وتكون قد استقرت لمده من المذاكره والمداعسه فإن لم تكن مذاكرة ومدارسة فلن يتفتق ذهن الطالب البتة ولو بقي عشر سنين لماذا؟ لأنه لن يحيي فهمه والنظر في المسائل وما دق وما غمض من المسائل إلا بالمدارسة والمذاكرة هذا يوجد على أخيه مسألة وهذا يجيب إلى آخره هي تدارسان العلم فإن لم يكن ثم مدارسة وتم الضعف ولذلك قلنا فيما سبق ان طلاب العلم هذا العاصم لما بعدوا عن المنهديه الصحيحه قد يكون البعض عنده ما عنده من المؤهلات ما قد يرب على بعض المتقدمين وليس بالمعصومين السابقين حينئذ قد يكون عنده ما يرب به على المتقدمين لكن لعدم حسن فهم المنهديه الصحيحه يلقى امرؤه يطلب العلم ولن يرتقي عن المبتدئ الى المتوسط قال يامر ان ان يامر الطالبه بالمرافقه في الدروس وبعانه الشرح بعد فراغه كان قديما عند المعلم من يسمى بالمعيد للدرس طالب علم من يكون على مستوى عال يدرس المعلم الدرس ثم يقوم بعده من يعيد الدرس وذلك ذلك من الامور التي ذهبت ليثبت اوليائه او ليثبت في اذهانهم ويرسخ في, أفهام في افهامهم ولا يحثهم على استعمال الفكر ومؤاخذته ولأنه يحثهم على استعمال الفكر يعني عادة النظر ومؤاخذة النفس به بطلب التحقيل إذن هذا الذي يبغي أن يأمر به المعلم قلابه إن كان تم علاقة بين المعلم وقلاب أسنعه أن يطالب الطالب ذات بأطل الأوقات في عادة المحفوظات ويمتحن بطل من أقد قال ابو الدين ذكر انه اخذ نصيحه في الزواج ولم يخبر عليه ولم يخبر عليه شد ان يهتم بشكرا واسناء عليه من اصحابه ليعثره اياه على زياده الاثره بالاستيراد ومراته المطالبه باعاده المحفوظات يعني مما يعتني به المعلم باداره طالبه ان يطالبه باعاده المحفوظات بما ان تم محفوظات حفظوها الطالب على يد معلمه والحفظ اذا لم يكن ثم مراجعه او اعاده فورا ولم يستقل هنا اذا يكون المعلم كذلك متابعا للطالب في سائر محفوظاته بل قال ويمتحل ضغطهم لما قدم له من القواعد المهمة والمسائل الغريبة يختبرهم بمسائل تبنى على أصل قرره أو دليل ذكره يعني ما يسمى برياضة الذهن يختبر الطلاب بمعنى أنه يورد مسعلة فيقول لهم خرجوا لي هذا الفرع على أصل قد قلته لكم فيما سبق عليذ تأتي رياضة الأذهان ولذلك بعضهم قد يجعل بين طاربين ويجعل بين مناظره اذ كان يحالوا شيخ الرحمن السعيد رحمه الله تعالى الى عهده ولعلها انتهت انه يجعل بين طالبين مناظره هذا يرات كل له يقول بقول كذا والاخر بقول كذا وكل منهما يرد على على الاخر ويجمع الادله وهذا داخل في نوع من من المذاكره فمرى اهم مصيبه في الجواب ولم يخف عليه شده الاعجاب وهذا شرط لم يخف عليه شده الاعجاب شكره واثنى عليه بين اصحابه ومن رأاه مقصرا ولم يخف نفوره عن نفه على قصوره وحرضه على علو الهمة يعني الطلاب ليس على مرتبة واحدة فمن كان مصيبا متابعا للدروس منحوها شكره بشرط وهو أن لا يخف من الطالب إعجابا وعلوا على قرانه وكذلك ما يقابله وهو المقصر زجره عن نفه بشرط أن لا ينفره عن نفه على الحالتين نعم التازم يتسرب الطالب في التحصيل فقط ما يرضيه حاله وتحمل طاقته وقال شيخ الطيره والقصص خاص بما يتعلق بي وصايا المعلم لي لطلابه وذلك انه يوصي بالاقتصاد في الاجتهاد لان النفس بشريه قد تتفاوت بين شخص لشخص بل الشخص نفسه قد يتفاوت في وقت دون دون وقت فما ضاع الهمه فليزدد ومن شعر من نفسه القصور فليخفف هذا المراد بي كلام المصنف هو أمر طبعي يوافق أصل الشريع إن إلا الإنسان قد يكلف نفسه ما لا يحتملها من العقوف على العلم والفراعة والتحصيل ونحو ذلك فهذا إن لم يسترح قليلا قد ينقطع عن العلم فما قال هنا في الحديث إن كان فيه شيء من الله إن المبتل أرضا قطع ولا ظهرا أبقى وهذا يدل على أن الإنسان ينبغي أن يتعلم كيف يفهم نفسه أو شيئ تقول كيف يدير ذاته بمعنى أنه يعرف متى يكون نشيطا فينكب على العلم ومتى يقصر وتقصر به الهمه فيخفف من علم هذا امر طبيعي وليس ثما عالم قديم ام حديث الا ويركب هذا المركب بمعنى انه يستغل الاوقات التي يشعر فيها بالنشاط والقوه والتفر والهمه واذا تسل عن ذلك وتراها لا يترك العلم ولكنه يخفف من قراءه ويخفف من محفوظه ويخفف من دروسه لاخره على دراسه النفسي مما ينبغي العنايه بها لان خاصه طالب العلم المبتدئ لانه قد يشعر بعلو همته في اوقات ما قد يحضر درسا او يسمع محاضره تتكلم عن العلم فيرتقي ثم ياتي المسكين فيحمل نفسه ما لا تحتمله ويجعل له هوا بعيد عن العلم لم يدرب نفسه على الحفظ وليس عنده قدره على الجلد والصبر والجلوس والمقوس فهذا اذا جعل له ابتداء جدولا قد املاه بالمحفوظات والقراءه والمتابعه والدروس ونحو ذلك هذا سيلقى بالكثير شهر ثم ينقطع قطعا لماذا لان صاحب الهمه الصغير كالوليد رضيع هل اذا يحتاج الى ماذا يحتدل المرء فيعطى شيئا شيئا حتى يكبر كذلك الهمه كالرضيع اذا ولد مولود لا يمكن ان يعطى اكلا اللحم والدجاج نحو ذلك كذلك حتى يشتد ويقال بالعلم المعتدي الذي ليست عنده همه وليس عنده صبر ولا مقدره على الحفظ فاذا كلف نفسه اكبر من حجمه حيل لا بد وان يتوقف وهذا من الاسباب التي قد يه يستان بعض طلابي بانه يبدا ثم ثم يقف الجواب هو هذا ان الطالب لن تكون لا تكون عنده همة عالية ثم يكلفه ما لا ما لا تهتم وانما ياخذ شيئا فشيئا حتى يعتاد فالحظ يحتاج الى الى صبر ويحتاج الى ممارسه والجلوس والبقاء بالساعتين والثلاثه والاربعه والعشره يدارس العلم ويبحث إلى خليه هذا يحتاج إلى ترقي لا يأتي مباشرة هكذا يجلس عشر ساعات وإنما يبدأ ساعة ثم بعد أسبوع يزيد وساعة وبعد شهر يزيد وثلاث ساعات لا أن يصل إلى أن يعطي العلم يومه كله وحينئذ يشعر بالاستئناس أما ابتداء فيشعر كأنه قد كلف نفسه شيئا ينتظر متى ينتهي عندما يدخل الاختبار او المدرسه ينتظر متى متى يخلص وهذا ليس بجيد في شأن طالب العلم طالب العلم لن يواصل حتى يشعر من نفسه الفرح والسرور والانس بجلوسه وهو يبحث ويحفر فان لم يكن كذلك فسينقطع هذا من علامات الانقطاع كيف يصل الى الانس والراحه ان يصل بنفسه مرحله مرحله يبقى شهرا شهري 3 يجلس 3 ساعات فقط ثم بعد الشهر الرابع يزيد وساعه وهكذا يعني لابد من من التدرج نعم بما سبق في مساق الله اخر التاسع قالوا لا يمكن الطالب من الاشتغال في فنين او اكثر اذا لم يضبطهما بل يقدم الاهم ف فالاهم هذه كذلك من المسائل التي قد يكثر السؤال عنها بين الجمع بين الفنون وهذا يختلف باختلاف الاشخاص بمعنى ان مرده الى قدره الطالب وسعه الفهم وحظه ووقته وقد يتمكن من الجمع بين فنين وقد لا يتمكن بين جمع بين الفنين ايفرد كل فن فنا والنظر حينئذ يكون باعتباري المتن الذي يدرسه فاذا كان يدرس متنا منتهيا في فن فلا يحصل ان يجمع معه متنا اخر منتهيا في فن اخر بمعنى انه لا يدرس مثلا الفيتين وانما قد يدرس الفيه وهي يعتبر المنتهى هنا في هذه الازمنه المتاخره ويدرس معه شيئا مختصا من علم الاحق بلاش كان فيه وعمل جمع بين المنتهيات هذا قد يكون فيه مظله افاد ثم ذكر العاشر وهو ان المعلم يؤصل طلابه بالاصول والقواعد هذا المراد به ما ذكره رحمه الله تعالى والعالم الذي يحصل التدريس هو الذي يربط الفرع بي باصله وهذا انما ياخذه الطالب مع المذاكره والممارسه يعني كلما درس على شيخه في حين يذن كل مسألة تربط من حيث الفرع بأصلها فليعتكف على ذلك الأصل واهتمام الطالب بالأصول ينبغي أن يكون أعظم لا يعني أصول الفقه إلا أصول المسائل اهتمام الطالب العلم بالأصول والقواعد العامة ينبغي أن يكون أعظم عنده من اهتمامه بالفروع ولا شك أن الفروع هذه تعتبر كالأمثلة على الأصول لأن التخريج فيما يتعلق بالنوازل ونحوها إنما يخرج على الأصول العامة والقواعد العامة ولا يخرج على الفروع البهت فلم تكون عند طالب العلم ملكة في الفرق أو ملكة في الأصول أو في غيره إلا إذا كانت عنده ملكة في فهم هذه القواعد والأصول فكلما كمل الدرس كمل بذكر الأصول وأما إذا كان الدرس خاليا عن ذلك فإن كان لمبتدئ محظل فلا إشكال فيه وإلا محظل الفائدة المرجوة تكون قليلة من هذا الدرس ثم قال ويبين ما أخذ ذلك كله ويبين ما أخذ ذلك كله وكذلك كل أصل وما يبنى عليه من كل فن يحتاج إليه من علمي التفسير والحديث وأبواب أصولي الدين والفقه والنحو والتصريف واللغة ونحو ذلك اما بقراءه كتاب في الفن او بتدريب على على الطول بمعنى ان هذه العلوم كلها ان هذه العلوم كلها لها اصول وقواعد والنظر يعتبر فيها باعتبار الاصول والقواعد واعظم ما ينبغي العنايه به من اجل ان يتمكن في فهم الكتاب والسنه هو لسان العربي واصول الفقه الذي ينبغي الايثار من النظر فيه وما هذا من العلوم فامره هيين وسهل وانما النظر يكون فيه في هذين الفنيين فاذا تمكن طالب العلم في لسان العرب نحوا وصرفا وبيانا وكذلك ما يحتاجه من اصول الفقه من القواعد التي تعين على الصنباب والفهم عينيد قل السوفا ما يحتاجه من علوم الاهل ولان اصول الفقه هذا لسمه في قصور والعصر فيه انه اصول الشريع وليس لاصول للفقه فحسب ولذلك ظن طلاب العلم انه اذا ادرك الفقه دراسه وحديثا نحو ذلك انه لا يحتاج الى هذا الفن وهذا غلط اصور فاهم ولا يزهد في العلم الا من هو اجهل من حمار اهله لم يفهم العلم اصلا ولم يدري ما يقول وما حفظه او رجحه فهو انما تقليد عند الفحص والتمحيص ليس كل من تكلم بعلم هلذي نكون فاهما وداريا لما لما يقول علم اصول وفروع واصول الدين الذي علىه المصنفون المراد به العقيدة وأصول الفقه لو قيل أصول الشريعة لكان أكمل من حيث عموم الفائدة لأن كل حكم شرعي سواء تعلق بالعقيدة أو بالفقه أو بغيرهما حتى بالأدام والأخلاق إنما مرده إلى الفقه هذه القواعد التي سميت قواعد اصوليه الامر يقتضي الوجوب النبي صلى الله عليه وسلم فليكن اولا هل يكون هذا امرا والامر يقتضي الوجوب فاذا كان العقدي الذي لا يدرس اصول الفقه لكونه متخصصا في العقيده كيف يقلل القاعده في هذا الموضع ويسعى على ذلك حينئذ النظر يكون في تقسيم العلم إلى قسمي قسم سماه أهل العلم بآلة يكون وسيلة إلى غيره وأهم ما يعتني به الطالب في هذا المقام هو علم اللغة بأنواعها وتصاليفها وتذلك علم وصول الحقي على الوجه المذكور ثم بعد ذلك إذا أتقن وأراد أن يتقن علمي الكتاب والسنة فسيكون له شأن عظيم إذا أتقن المبادئ أما الهجوم على الكتاب والسنعة كذا هذا لن يخرج عن كونه مقلدا قالوا هذا كله إذا كان الشيخ عارفا بتلك الفنون وهذا يدل على أن الأوائل إنما كانوا يجمعون بين الفنون ولا يعرف هذا التخصص الموجود في هذا العصر إلا بسبب ما جاءت به المدنية نحوها وإلا لم يكن معروفا البتة فكان العالم يأخذ كل علم ويأخذ من علوم الشريعه ولا يقتصر على علم دون اخر ولكن ثمه نظران قد ياخذ ما يحتاجه ويتعلمه ويفيده ثم قد يتوسع فيه فيكون اهلا للتدريس فذكر المصنفون انه قد لا يستطيع تدريس فن ليس المراد انه لم يتعلمه ولذلك قد يتعلم الطالب علما النحوي ويدرس ما يدرسه من علم النحو وقد لا يستطيع ان يدرس النحو هذا امر طبيعي فثان ما فرق بين المسالتين قد يظن ما يحتاجه ولا يستطيع ان يدرسه وقد يتوسع في الضبط والنظر فيما يتعلق به العلمي واصوله وفروعه ثم تكون له اهليه اخرى في التدريس والنظر هنا يكون باعتبار من يجمع الفنون اما من جهه العلم بها ولو لم يتمكن من تدريسها والخلاف بهذا خلاف لفظي واما انه يقوى على التدريس بجميع الفنون قال إذا كان الشيخ عارفا بتلك الفنون وإلا فلا يتعرض لها بل يقتصر على ما يتقنه منه أنظر قال على ما يتقنه فأراد به الإتقال الذي يؤدي إلى أن يكون أهلا له تبليغ ذلك العلم ومن ذلك نوادر ما يقع من المسائل الغريبة إلى آخر كلام رحمه وتعالى أراد أن ثم مسائل لا ينبغي للطالب أن يكون جاهلا بها فياسم أبي حنيفة من هو متى ولد ومتى مات من شيوخه من اشرف تلاميذه كذلك مالك متى ولد ومتى مات من اشرف تلاميذه وشيوخه الى اخره فضل عن الصحابه ووفياتهم ومواليدهم وكذلك ما يتعلق بالسيره ونحوها ثم قال وليحذر كل الحذر يعني المعلم من منافسه بعضهم معلم بشر قد يصاب بالحسد من جهه تلميذه يعني قد يحسد اولاده اذا وجدهم ماذا عندهم من القدره على التحصيل وتمكن في العلم ما ليس عندهم قد يحصل بعض بعض الحسد ولذلك قال فليحذر كل الحذر من منافسه بعض لكثره تحصيله او زياده فضائله لان ثواب فضائله عائد اليه وحسن ترتيبه محسوب عليه يعني بمعنى انه لو وجد ذلك فيعالج نفسه بان الطالب لما تعلم على على يديه فما من مساله يعمل بها الا وثوابها عائد الى المعلم وما من مساله يعلمها غيره الا وثوابه عائد الى الى المتعلم نعم هذه الاشره الذي يظهر للطالب تظوع بعض على بعض لذو في موده او اعتناء على سلوك الصبا الذمن او قضيه راغب اكثر تحسينا وشدد ديانا الامر زياده او احسن ادب اظهر اكراما وتقديره وبين ان زياده الاكرام في تلك الاسباب فداه لذلك لانه ينشط ويرازع على الاتصال بتلك الاصغاء وكذلك لا يقدم احدا في روعه غيره او اخيرا مع نوطه ان الزياده في ذلك مصاحبه لزياده عنا على مسرح استنادى مساواة مساواة مواطنه وعواله اذ يرد دعاء معاه الصالح نعم الحديث 11 قال الا يظهر للطالب التفضيل بعضهم على بعض لان هذا قد يؤدي الى وقوع فحلاء ومفسده بين بين الطلاب فاذا كان الامر كذلك فهذه مفسده تدفع بي بترقها قال الا يظهر للطالب تفضيل بعضهم على بعض عندهم في موده واعتناء مع تساويه في الصفات أما إذا كان تم تفاضل عليهم من العدل أن يقدم ما قدمه الله تعالى ورسوله قالها مع تساويه في الصفات من سن أو فضيلة أو تحصيل أو ديانة فإن ذلك ربما يوحش منه الصدراء أن يحصل الوحش فيه وينفر القلب فإن كان بعضهم أكثر تحصيلا وأشد اجتهادا أو أبلغ اجتهادا أو أحسن أدبا فأظهر إكرامه وتفضيله وبين ان زيادته اكرامه لتلك الاسباب فلا باس بذلك لانه من قبيل العادل والعادل لا يقتضي المساواه العادل ليس موافقا للمساواه وانما العادل ان يميز من هو حق به بالتمييز فيقدم فيقال فاضل ومفضول اما تفسير العدل بالمساواه نحوه هذا تفسير باطل وليس مرده الى الى الشرعي ثم قال وكذلك لا يقدم احدا في نوبه غيره او يؤخره عن نوبته هذا فيما كان السابق يقرا الطالب على على المعلم ولكل منهما او منهم نوبه يعلي وقت ينوب فيه في الوقت في القراءه على على شيخه ان يد لا يقدم بعضهم على على بعض الا اذا اذن طالب لان هذا حقه لان هذا حقه فاذا كان الامر كذلك فله ذلك ما سيذكره المصنف رحمه الله تعالى نعم الثاني 10 يراقب امناء الطالب في ادب مهني واخلاق الوطن والواضحه فما صدر منهم بذات جلال يلقهم ارتكاب محرمات ومروج او ما يؤدي الى فساد عام او فقد استقرار ومساء Lienزاج رغوة وغير ويتأذر به كل سامع فإن لم يده فلا بسعين أين بطرده والإعراض عنه إلى أن يرجع ولا, ولا سيما يتخاف على بعض الفطائه وأصحابه من الطلبة المنفقة وكذلك تعالى ما يمعامل به بعض من بعض من يفشاق السلام ومسن التخاضم في الكلام والتعاون على كذب وعلى ما هم بصدده وعلى ما هم بصدده الثاني عشر رضي يتعلق ذلك بما سبق واكثر ما يشطره المصدر رحمه الله تعالى هو هو متداخل بمعنى ان المعلم كما انه كما ذكر في الاخير كما يعلمه مصالح دينهم لمعامله الله تعالى يعلمه مصالح دنياهم لمعامله الناس لتتكمل لهم فضيله الحالين يعني الدين والدنيا معا وكل من اخطا يصحح وكل من وقع في في ساعه ادب فيما يتعلق ب زميله ورفيقه وكذلك فيما يتعلق بادب المجلس او بالادب مع الشيخ والمعلم حينئذ ثم النصيحه والزجر بادابها الشرعيه المعروفه في محلها نعم الفصل 10 ومن يسرف في مصارحه الطالب تجاه يمر به مسرعه بمدرسه علي الداني وذلك من ضرره على ذاته وسلامه دينه وعلى ضررته فان الله تعالى في علم الاعتبار على نفس الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامه ولا سيما اذا كان ذلك يعذر على طلب النجم الذي هو من افضل القربات واذا اربع تطاره متماز في الحاله اذا كان العاده عاده عنه عن هواد محمد وعمر تعالفي وينبغي ان يصور ان بشيء اكثر لديه او قصد النزل لنفسه وربا ان كان مريض وعذر وان كان في رم تصادف عليه وان كان مسا فيه أعانه وإن لم يكن شيء من ذلك تودد إليه ولا علاه وأعلم أن الطالب الصالح أعود على العالم بشير الدنيا والآخرى من أعز الناس عليه وأقرأ بأهله وبذلك كان أعوناه السبب الناصحون لله وديه مرمون شبك الاجتهاد لصيد طالب ينتفع الناس به في حياتهم بعده ولو لم يكن للعالم إلا طالب الأهل ينتفع الناس بعلمه وعمله 200 اذا كان له نصيب من الاجر كما ذكر في الحديث الصحيح اشرط ان يسعى في مصالح الطلبة وجمع قلوبهم ومساعدتهم بما تيسر عليه من جاه ومال عند قدرته على ذلك بمعنى انه يعين الطلاب على امور دينهم ودنياهم لا ان شرط لذلك اموران الاول قال القدره ان قدرته على ذلك والثاني سلامه الدين والثالث عدم الضروره الا يكون مضطرا او محتاجا قال الامر كذلك حنيذ المساعده تكون من الامور المحموده شرعا وتكون من التيسير على من كان عنده شيء من العسر او تفرج الكرب جاء الحديث في ذلك ثم ذكر انه قد يغيب بعض الطلبه او ملازم حلقه حنيذ يكون ثم سؤال من المعلم عن تقصيره وسبب ذلك ثم قال في خاتمه كلامه وعلم ان الطالب الصالح اعول على العالم من خير الدنيا والاخره من اعز الناس اليه واقرب اهل اليه من جهه النسب من جهه النسب ولذلك كان علماء السلف الناصحون لله ودينه يلقون شبكه اجتهاد للصيد طالب طالب ينتفع الناس به في حياتهم ومن بعدها ولذلك طلاب العلم يساله مرحله واحد فمن كان عنده حسن فهم وحفظ واكمال على العلم هذا ليكون قريبا لمعلمه من, من اجل ان يصيده صيدا من اجل ان يجعل عنده من العلم ما ليس عند غيره فالا المعلم اذا راى من الطالب حرصا اقبل عليه هذه سنه العلماء اذا راى حرصا من الطالب اقبل عليه وان راى اعراضا وزهدا اعرض عنه هذا أمر فطري بشري وهذا الذي ذكر رحمه الله تعالى أمر قديم عن السلف كما قال هنا أن علماء السلف كانوا يلقون شبكة الاجتهاد للصيد طالب ينتفع الناس به في حياتهم ومن بعدهم ولو لم يكن للعالمين طالب واحد ينتفع الناس بعلمه وعمله وهديه وإنشاد لكفاه ذلك الطالب عند الله تعالى إلى آخر كلامهم يتعلق بالفوائد العائدة عليه في الدنيا والآخره نعم الله يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى اوحى اليه ان يتواضع وما تواضع احد الا رفع اللهه له وهذا يخاطب الناس بحيث بمن ذا حق صعبه وعمه تردد وصدق التودد وشرع القضاء وفي الحديث لمن دعمون ولي من دعا عن ذنوبنا ولي من دعا عن ذنوبنا وعن الضر من توافر المال ورث الله الحيمه ويريد يخاطب كل منهم ناسيه من الفضل عندما ضيف زوجتين فعانقتهما في الضوء عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكنني اصال والاكرام لهم وكذلك ينبغي ان يرحب بالطالب الذي اذا لقيه عند اخوانه عليه ويقوم اذا جلس اليه ويسمع بشؤونه عن اهواله عن اهواله وعن الاهوال التي يتعلق به بعداتي سلامه ويعامله بطراقه بطراقه الوجه وعضور الجبر واسناد واعلام المحبه الاهوال شباك صاغ لي سؤالي ويزيد بذلك من يورجفاه ويخوه ويطلب صراحه ومن جمله فوصيه راشد بن ابي سلاله صلى الله عليه وسلم في ثوار ووزير قدري رضي الله عنه عن صلى الله عليه وسلم قال ان الناس ان تبع وان رجال ياتونكم من اقطار او يتفخرون من دين فادوا لكم فاستوصوا بهم خيرا وكان هويطي طالب يطلب الى مولانا رين ويعطي القوه الشهريه لله والله عنه وهو نثبي ويقول كان الشهر يمر بذلك ويقول صبره بالمرادات وغير من التلاميذ وغيرنا ابو حنيفه فكرى الناس مجلسا للحديث وكان من اصالح الله عشره الادب الاخير وهو داخل كذلك في ما سبق من مكارم الاخلاق وهو التواضع مع مع الطلبه يتواضى مع الطالب كل مسترشل سائل من المتعلمين ومن عموم الناس إذا قام بما يجب عليه من حقوق الله تعالى وحقوقه ويخفض له جناحا ويلين له جانبه يعني مقربا له واستشهد بقوله جل وعلا واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين ولشك أن المؤمنين ليسوا على درجة واحدة فآكد من يدخل في هذا النص هم الساعون في حمل العلم والعلم ونقل لي صحابه النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى اوحى اليه ان تواضع وما تواضع احد لله الا, إلا رفع كبر بطر الحق وغمط الناس كما هو معلوم ثم ذكر ما يتعلق ببعض المسائل المتعلقه بالمعلم مع تلميذه على جهه التفصيل وهذه كذلك مرتبطه بالمصالح والمفاسد وتختلف باختلاف الازمان والاحوال نعم السبب الثالث في ادب المتعلم وتفيد ثلاثه فصل الأول في آلامه في نفسه وهو عشرة من واحد الأول أن يطهر قلبه لكل غش ودمس وغل وحسن ونفسوء عقيدة وقرب يصرح بذلك قبول العلم وحفظه والاضغاية على بلائق معانيم وعقائق قوامته فهيه الإلم كما قال أقول صلاة السر وعبادة القلب وحبة الباطل وكما لا تصرح الصلاة التي هي عبادة الجواري يطهر كله ذلك الذي يصلح للين والذي هو عباد القلب الى اظهارته عن خفي الصداد وحال في مزاول مزاول اخلاق وق الدينها واذا ظلمت تراب العلم ظهرت بركته وان اكل الارض اذا طيبت الزرع انا زرها وزكى وفي الحديث مما تنتسب الطالب اذا صلحت اذا صلحت صلح المنزل كله واذا فسدت فسد المنزل كله الاوي وقال سالم ما وقال سادتي الكرام الهدفين ان يدخل النور فيه ان يدخل, يدخل الانياء يسوله نور وفي شيء كما اكرم الله عز وجل نعم هذا الباب الثالث وهو مما ينبغي ان يعتني به طالب العلم وهو الذي خوطب به ابتداء الى الابواب السابقه او الباب الثاني على جهه الخصوص مخاطبين معلل عليل ان هو يكون نفيده للطالب ان كان ثما وصاف اداء مشترك بين العالم والمتعلم عليل ينظر اليها بهذا الاعتبار اما هذا الباب الثالث قد علم به المصنف أن يخاطب طالب العلم على جهه الخصوص فالعنايه به تكون اكد من العنايه بما سبق وليته قدم هذا الفصل على ما سبق لان الاصل ان يكون متعلما ثم يكون بعد ذلك ثم يكون بعد ذلك معلما هذا الذي يقتضيه طبوات والعقل ولكن بدأ بآكد الآداء التي بيناها في أول اللقاء أن العلم إنما هو عبادة يحتاج إلى أرض طيبة من أجل أن يكون القلب قابلا لي لهذا العلم والعلم هداية من الله عز وجل ومن هداة التوفيق ولن يكون طالب العلم متأهلا لأخذ العلم إلا إذا أهل نفسه وارتقى الى درجه الصالحين الذين يكون اهلا لان يوضع فيه العلم وهذا النوع الاول لو استطاع طالب العلم ان يحفظه نصا لكان اولى واجود لانه اكتصر لك جمله من اهم ما يعتلي به طالب العلم الا وهو طهاره الباطن وهذا مما يقع فيه القصور والتقصير في هذا الزمان والنظر يكون في المنهجيه باعتباري كما ذكرنا سابقا منهجيه تتعلق بعلاقه الطالب المبتدئ بخالقه جل وعلا وهذا لن يكون الا في كلمه واحده الا وهي العنايه بصلاح القلوب وتطهير القلوب وهذا قبل الشروع في الحفظ والمتون والدراسه وهلكانا محمولا به عند السلف كان يتعبد الطالب ثم يؤذن له بعد ذلك بالرحله ونحوها واما قبل ذلك فالاصل من الطالب انه يتفقه فيما يعينه على صلاح قلبه وهذا الذي عنه المصنف رحمه الله تعالى واما المنهجيه بالنوع الثاني وهو ماذا يحفظ وكيف يترقى في العلوم هذه التي حصر فيها لفظ المنهجي او خلل ادبي عزوف كثير من طلاب العلم عن العلم يعني طالب العلم اذا اراد ان يتفرغ للعلم ويتدرج في سائر المحفوظات والمقروئات هذا يحتاج الى ما يقويه ولن يقويه الا الله عز وجل ولن يكون ذلك الا لصلاح القلوب لان العلم عباده فهو داخل في قوله جل وعلا اياك نأبذ ثم هذه العبادات بسائر انواعها منها العلم الا ان تكون اعانه من الله عز وجل فقد وكل العبد الى نفسه واذا وكل الى نفسه فقد وكل الى ضعف وخور لذلك على ان اهم ما يعتني به طالب العلم قبل ان يسال ماذا يحفظ كيف يحفظ الى اخره ان يعتني بالسؤال عما يصلح قلبه مما يفسده وتكون العناية بالقراءة والمطالعة به هذه الكتب التي تعتني بأعمال القلوب قال رحمه الله تعالى الأول أن يطهر قلبه من كل غش ودنس وغل وحسد وسوء عقيدة وخلق ليصلح بذلك لقبول العلم وحفظه فإن لم فلن يصلح كذلك هذا الذي عناه فإن لم يطهر قلبه مما ذكر فلن يصلح اذا اول اصل تجعله امامك في الطلب والتحصيل هو العنايه الكبرى بتطهير القلب والصلاحيه وكما عرفنا سابقا ان من يطلب العلم على مرتبتين قد يكون صغيرا في السن فيحتاج الى ان يلقن هذه العلوم فمن يكون في السابعه او العاشره وما دون فيحتاج ان يبين له معنى الاخلاص ومعنى الغش وما الى اخره سواء كان في الاخلاق الرذيله او المرضيه وأن طالب العلم الذي يستطيع أن يقرأ بنفسه فيفهم كما هو الشأن في كثير من طلاب العلم الآن فهذا يقرأ بنفسه ويحصل العلم به بنفسه بمعنى أنه يطلع على كلام أهل العلم فيما ذكره من آيات وأحاديث فيما يتعلق بالتحذير مثلا من الحسد وبيان خرثه ونحو ذلك وفي حقيقته وكيف يتخلص منه ثم بعد ذلك يأتي لسائر الأمور ويأخذها دراسه لا يوردها جردا وانما يقف مع كل داء فيحفظ ما يتعلق به من نصوص واحاديث وكذلك ما يتعلق به من معان مما يتعلق بتفسيره ثم كيفيه العلاج ثم ان جاهد نفسه بعد ذلك في الامتثال والعمل بما بما ذكر قال ان يطهر قلبه من كل غش ودنس وغل وحسد وسوء عقيده واخلق لين يصبح بذلك لقبول العلم وحفظه فالا ان يكن كذلك فلن يكون صالحا لقبول العلم وحفظه وهذا يدل على ان العلم ليس المراد به علم المسائل والدلائل العلم عند السلف اعظم واجل من, من ذلك لان هذا يستوي فيه المبتدع والسني بل يستوي فيه الصالح مع الفاسق فان يكون فاسقا وهو يحفظ متونا واحاديث الى اخري ولذلك البدع تقسم الى بدعتين بدعه مفسقه وبدعه مكفره وما كان مفسقا قد يكون من جهه الاعتقاد وقد يكون من جهه العمل اذا كان كذلك فالفسق قد يلازم العالم يكون عالما فاسقا قال ليصرح بذلك لقبول العلم وحفظه ولاطلاع على دقائق معانيه وحقائق غوامضه اذا العلم له دقائق وفيه غوامض هذه لن يكون مؤهلا لها الطالب الا بأمرين الامر الاول الصلاح للقلب الامر الثاني التاصيل العلمي لان الطالب بالتاصيل والتقعيد يصل به الى الغوامض واما دون تاصيل وتقعيد فهذا لا يصل الى الغوامض البتة بل قد يتناقض من حيث لا لا يشط قال فان العلم كما قال بعض صلاه السر وعباده القلب وقربه الباطن وكما لا تصح الصلاه التي هي عباده الجوارح الظاهره الا بطهاره الظاهر من الحدث والخبث وكذلك لا يصح العلم الذي هو عباده القلب الا بطهارته من خبيث الصفات وحادث مساوي الاخلاق ورديئا فاذا طيب القلب للعلم ظهرت بركته ونما كالارض اذا طيبت للزرع نما زرعها وزكى قالوا في الحديث المتطبق عليه ان في الجسد مضغه اذا صلحت صلوحا صلحت يوزفين وجهها اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب وهذا الحديث يعتبر اصلا في صلاح واصلاح القلوب ينطلق منه طالب العلم بمعنى انه يتفقه في هذا الحديث وقد دلك دل على امرين الامر الاول ارتباط الظاهر بالباطن وان الظاهر لن يصلح الا بصلاح الباطن ودلك على اصل اخر ان صلاح القلب متقدم على صلاح الظاهر فالعنايه حينئذ تكون بيصلاح القلوب وعمارها ب محبة الله عز وجل وإخلاصه وخوفه ورجائه إلى آخر أعمال القلوب الجليلة التي أعظم من أعمال الجوارح وإن كانت أعمال الجوارح ثمرة وفرع لأعمال القلوب فهذا الأدب ينبغي العناية به والتأمل والتدبر ومدارسته وكلما جنح طالب العلم إلى أدب النظر في المنهجية وحصرها في المحفوظات ينبغي أن يزجرى وأن يبين له أن الإخلاص أساس وأن إعمار القلوب أصل وأن صلاح القلوب قاعدة العلم فإذا لم يكن للعلم قاعدة عنئذ لن يكون العلم أصل البتة نعم. الثاني حصن نية فيطوء بالإلم بأن يقصد به وجه الله عسى وجه العمل به والحياة الشريعة والدوء بالتهنئه راضي فخر من الله تعالى يوم 24 ذي متاع كهذه ونطق بفضل قال سليمان الثوري ما اخذ شيء الا شد عليه الميت ولا قص من اهداف بنيويه لتحصيل الرياسه والجاه والماده واقران الاعظيم اذكه تصدري في المدارس وغيرها من المؤسسات التعليميه وغيرها قال ابو يوسف رحم الله يا طوب نبي ادعى واني ان اجلس مجلسا طويلا انوي فيه <تصفيق> ان تذوع الى ان اقوم حتى اعه ولا اجلس هاجلي ساطو انوي فيه ان اعود الى ان اقوم حتى اذا اقف واستوع ولان عباده من العبادات وقره من القور من القور وان قال صوتي نيه بالله تعالى قوم الى وسقني وانا متوارش قوم قوم يا وسقني وانا متوارش ذلك من الاولوجي لله تعالى حفظ الله على خسره وخسر صفته ورنما تدف ب تلك العطاس ولئن لها فيفقه بظهره ويظهر لسانه نعم ثاني هذا يشير اليه الاول كذلك لكن لما كان الاخلاص والنيه شرطا في صحه قبول العباده والعلم عباده حينئذ يسال الطالب ماذا انوي لطالب العلم ولذلك عقد له هذا النوع الثالث وهو ما يتعلق بإخلاص النيه فيه في طلب العلم والمراد ان طالب العلم اذا اراد ان يتحرك لان النيه هي المحرك الباعث الى الاعمال ان ينوي رفع الجهل لنفسه اولا ان ينوي رفع الجهل عن نفسه اولا وثانيا ينوي العمل به وثالثا ينوي رفع الجهل عن غيره من المسلمين ورابعا ينوي حفظ الشريعة من الضياع ولو زيد خامسا ينوي صيانة الشريعة عن الاعتداء هذه كله نوايا حسنة ينبغي أن يستخضرها طالب العلم قبل الشروع في العلم وهذا يستفيد منه فائد عظيم أنه لو لم يمكن قبل المسلم الوصول الى غايته حينئذ كتب له اجره كاملا انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فاذا نوى امرا ما وسعى اليه وحيل بينه وبين هذا الامر كتبت له او كتب له العمل الصالح كاملا حينئذ هذه النوايا ينبغي ان يستحضرها كامله ينوي رفع الجهل عن نفسه وينوي ان يعمل بهذا العلم ثم ينوي رفع الجهل عن غيره ثم ينوي حفظ الشريعه حفظ العلوم كلها وكذلك ينوي اه صيانه الشريعه عن, عن الاعتداء لان حفظ الشريعه لا يكفي بل لا يكون حفظ الشريعه الا بالرد على, على المخالف ولذلك قال شيخ الاسلام تيم رحمه الله تعالى ان الرد على المخالف اصل من اصول الدين لانه لا يمكن ان تحفظ الشريعه الا بالرد على على أهل الباطن قال حسن النية في طلب العلم بأن يقصد به وجه الله تعالى والعمل به وإحياء الشريعة وتنوير قلبه وتحلية باطنه والقرب من الله تعالى يوم القيامة والتعاربض لما أعد لأهله من رضوانه وعظيم فضله ثم ذكر في خاتمة ذلك بأن العلم مباشر عبادة وقرب من من القرب وعلمنا مرارا بأن العبادة لا تصح إلا بتحقق شرطين اثنين وهم الإخلاص لله عز وجل والمتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فإن انتبه الإخلاص فإما الشرك الأكبر إما الشرك الأصغر إذا انتبهت المتابعة فالبدعة حينئذ نعم الثالث أن يمدر شبابا ووقات عموه إلى التحصيل وليغترب ساعته <تصفيق> تقوم بالعباده لله وحده ولا وضعه ويقطع ما يقطع عليه من العادات الشاغله والعادات المنكره عند ذلك الطلب وذلك الاجتهاد وقوه اليد في الطهوره وقوه الجد في التحصيل فانها كراات من القوالب التي استطاعت السر والترقب على الاهميه والنعده لمواظبه لا يدرك هذا العلم الا من اعقل دعنه وخرد اسلانه وهدر احوانه ومات اقرب اليه <تصفيق> <تصفيق> هذا كلام اذا قرئ يوضح المعاصرين اي قراته تعرف وزن المعاصرين نعم من جمع القلب واجتماع الفكر وقيل أمر بعض المشاهد من مجالي خطال ودو بنهب ما رواه الخطيط وكان آخر ما أمر به أن قال أصبغ ذوبك كي لا يشغالك فكر رسلي ومما يطار عن الشافعي أنه قال لو, لو كل دفت شغية بصرة لنا إن فهمت بسها يعني ما شغل قلبه بالشيء حتى بالشرائي بصر الله سبحانه الثالث هذا يتعلق به المبادر إلى تحصيل العلم في أوقات الشباب يعني العلم له وقت مناسب إن فاته لا نقول يفوته العلم لكن قد يفوته العلم لأن الإنسان في أول شبابه يكون مستقلا بذاته بنفسه لا تكون الفكرة عنده مشوشة والعلم يحتاج إلى صفائدين وإلى قطاع عن الآخرين اذا كان الامر كذلك هذا انما يكون في بالشباب ان يبادر شبابه واوقات عمره الى التحصيل ولا يغتر بالخدع التسويف والتانيف فان كل ساعه تمضي من عمره لا بدل لها ولا عوض عنها وهذا يجعل طالب العلم ان يعتني باول عمره ولا يسوف بان يقول اذا تخلصت من كذا وكذا ساتفرغ للعلم رأيت بعضهم قل إذا تزوجته سأتفرغ العلم قلت له لن تنال العلم إلا قبل, قبل الزواج قد تجمع بينهما بعد الزواج نعم لكن أنك تبدأ بعد الزواج فلن يكون ذلك البت فلا يؤجل وإنما يبادل ذلك في شبابه قبل أن يرتبط بشيء ما قال ويقطع ما يقدر عليه ما يقدر عليه إذن بعض الأشياء قل لا يقدر عليها بان يكون ثمة ما يتعلق بي المجتمعات ونحوها والعادات لا استطيع ان اقطعها لكن يخففها ويقطع ما يقدر عليه من العالائق الشاغله والعوائق المانعه عن تمام الطلب وبذل الاجتهاد وقوه الجد في التحصيل والمراد بالعالائق الشاغله ما يكون بي يتعلق القلب سمنا علاء والعوائق المانعه التي تكون خالده عن عن القلب لان الانسان قد يحب شيئا فيتعلق به ويصرف عن العلم قد يحب المال وقد يحب الجاه وقد يحب الزوجه وقد يحب الولد فيشغله عماذا عن, عن طلب العلم اذا هذا من قبيل نفسه وقد يحب العلم ولا يتعلق بشيء ما يصرفه عنه لكنه يمتلب اخوان وعشيره يصرفون عن العلم فهل ذلك على ان ما يقطع اما ان يكون من الداخل واما ان يكون من من الخارج فاما اسباب داخليه واما اسباب خارجيه قال وقوه الجد في التحصين فانها كقواطع الطريق الحسيه يعني الذي يقطع من الامور المعنويه كالقواطع الحسيه ولذلك فيما اشار اليه مصنفنا رحمه الله تعالى اراد ان ينكب طالب العلم على العلم انكبابا تاما بما ان لا يجعل في وقته شيئا لغير العلم الا لما كان من ضرورته من اكل وشرب ونوم وحجال واما ما لم يكن كذلك فالعصر فيه ان يكون منكب على على العلم قال ولذلك السحب السلف التغرب عن الاهل والبعد عن عن الوطن يعني مما يشغل الفكره اللقاء مع الاهل والسكنى مع اهل الوطن لان الفكره اذا توزعت قصرت عن درك الحقائق واموظ الدقائق وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه فاما علم واما اشتغال به بدنيه وهما ذرتان لا يجتمعان يقال ولذلك يقال العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كله هذا حق لن تحصل من العلم الا اذا تفرغت له تفرغ اتى ولذا قلنا الناس يتميز من علم من نفسه انه عنده اهليه لان يكون حافظا جامعا فهيذ فليستوصي بنفسه خيرا ولياخذ بهذه القاعده بانك اذا اعطيت العلم بعضك لن تحصل منه ولابد ان تنكب على على العلم ولذلك قالوا من كانت بداياته محرقه كانت نهاياته ا مشرقه هذه قاعده عند الصوفيه لكنها ناتي به خفي في باب العلم ما كانت بداياته محرقه يعني انكبه واحرق نفسه في طلب العلم حين ان كانت النهايه انها مشرقه قال ونقل الخطيب البغدادي في الجامع عن بعضهم بعض السلف انه قال لا ينال هذا العلم الا من عطل دكانه وخرب بستانه الى اخر كلامي هذا فيه شيء من المبالغه لكن مقصوده ما ده الا يترك مجالا لغير العلم البت وإنما يجعل وقته كله وخاصة وقت الشباب يجعل فيه العلم وضبط العلم ويبتعد عن كل صارف مما يكون من صارف العلم الباطنة والظاهرة قالوا مما يقال عن الشافع أنه قال لو كلفت شراء بصلة لما فهمت مسألة هذا كذلك فيه شيء من المبالغة والمراد به أنه لا يعتني عناية بما يشترى وإنما يشتري ما لا يحتاجه نعمه صاغ على الضيق العيش يناهرس على المنافسه العيني ويجمع ويجمع شمل القلب عن المتفرقات المتفرقات الاله لا تخذ منه ينابيع الحكم وقال الشافعي رحمه الله عنه لا تطلب اهل من هذا العلم بقوله وازن النفس بنفسه فنجر ولكن طالب في ذلك بذل النفس وضيق العيش وفي ذلك لا افلا وقال لا يصلح طالب العلم لا يصلح وقيل ولا الغني والمكفي قال ولا الغني والمكفي ان عقد ولا الغني المكفي قال ولا غني المكفي فقال هذه هذه هي اولى النسيه البريطاني الذي اقصى منه الاهتمام الخاطر والاهتمام بالسلامه الرابع اراد به الاشاره الى القناعه بما بنى تيسر اذا قيل بانه قد يحتاج الى ان يفرغ وقته كله ل للعلم هنئذ نرج السؤال كيف يكون بما يتعلق باكله وشربه ولباسه قال فليكتفي بما هو اقل لا. ما يقول به الحاج لان ما يسد الخله وما زاد عن ذلك فلا تتعلق به نفسه ان يقنع من القوت بما تيسر وان كان يسيرا ومن اللباس بما يسر مثله وان كان خالقا فبالصبر على ضيق العيش ينال سعة العلم ويجمع شمل القلب عن متفرقات الامال فتتفجر فيه ينابيع حكم حينئذ اذا قيل بانه اذا تفرغ حين انضر بنفسه أكلاً وشرباً ورباساً قيل يكتفي بما هو ساتر له وما يسد الخلة وأما قول فيما يتعلق به العزوبة أنها أولى لطالب العلم فهذا متى ما أمكان ذلك فهو حسن ولكن لا نقول ليستحب شرعاً إنما يستحب صناعة و... وأدباً ولعل النكاح يدور معه الأحكام الشرعية التكليفية الخمسة قد يكونوا مباحاً وقد يكونوا واجباً ان تكون مستحبه واما اذا وصل الى درجه الوجوب فلا يدوز ان يقدم عليه شيء من العلم البتة وانما يقال ذلك فيما هو دون حكم الوجوب نعم الخامس تنقسم اقوال ذلك وان هذه يقتنع بعضهم ان هو لان لقيه الامور لا قيمه لها وان وجود المورات لاخذ الاسعار وللاحكام الاثبات والكتابه وصل وصلنانا وللمطالعة والمذكرة إليه قال الخطيب أنه لأوقات الحفظ الأسحاب ثم وصل النهار ثم الغدال قال وحفظ الليل أنفع من حفظ النهار ووصل قال مثل ان يقسم اوقاته ليله ونهاري بمعنى ان اشرف ما يواجهه طالب العلم هو الحفاظ على الوقت واذا لم يكن للوقت تقسيما وترتيبا عند طالب العلم فلن يحصل شيء وهذا كذلك من الامور الاخر التي يغفلها كثير من طلاب العلم الا يجعل وقته مقسما ومنظما ومرتبا وهو ما قد يسميه بعض معصري بإدارة الوقت عنيد بنحتاج طالب العلمي أن يتثقف في كيفية المعاملة مع وقته لأنه لا يكون مرسلاً هكذا متى ما شاء أن يحفظ حفظ ومتى ما شاء أن يقرأ قرأ ومتى ما شاء أن يزور زار ومتى ما شاء أن يزار فتح الباب قل لا لابد أن تكون الأمور مرتبة مدارة بإحكام وإلا أغبرت بنفسك من حيث لم تنقل لم يشق ان يقسم اوقات ليله ونهاره ويقتلم ما بقي من عمره فان بقيه العمر لا قيمه له واما ما ذكره رحمه الله تعالى فيما يتعلق باختيال الاوقات هذا العصر فيه انه لا ضابط له لانه يختلف باختلاف الاشخاص وكذلك الازمان والاحوال فمن ارتى ان حظه في الليل افضل افضل من حظه في النهار فليمسك بذلك ومن عكسه وكذلك فليتمسك بذلك وكذلك فيما يتعلق بالغرف ونحوها من ارتاى انه يحفظ اذا انفرد اكثر مما لو شارك غيره كذلك والذي يميز هذا عن ذاك هو التجربه ولا مانع ان الطالب يجرب مره ومرتين وثلاثا واربعا واسبوعا وشهرًا ثم بعد ذلك ما ينتخبه من الاوقات يقيده ويجعل وقته في الوقت الذي قد ناسبه والمراد هنا انه لا بد من ترتيب الاوقات واذا لم يكن ثم ترتيب حينئذ لن يستطيع طالب العلم ان يحقق وليس المراد كذلك بالترتيب فيما يتعلق بالحفظ والقراءه فحسب بل كذلك فيما يتعلق بامور الدنيا من الزياره ونحوها طالب العلم اذا كان يزور الغريب فلا بد ان يعين له يوما واحدا هو الذي يزور فيه وما عداه فلا وكذلك اذا كان يقبل الزياره قريب او بعيد عليه ان يحدد يوما واحدا يقبل فيه الزياره وما عداه فيغلق بابه لانه لو فتح بابه لكونه يزوره متى شاء ويقبل بالزياره متى شاء فلن يفلح في تنظيم وقته البتة عليه لابد ان يكون مرتبا في اكله وشربه ونومه وكذلك الصراحته ومتى يخرج ومتى يدخل ويتكون عنده دقة إن ضبط ذلك إن ضبط معه الأمر وأما إذا كان هكذا مرسلا يزور متى شاء ويزور متى شاء متى شاء الزائر أنه إذن لن يستطيع أن ينظم وقته البتة نعم السادس من أعطاء أسلاب الرئيمة على الاشتغال والفهم وعادن بكل حكم القدر اليسير من الحلال قال الشافعي رضي الله عنه ما شرعته منذ ستة عشرة سنة وسبب ذلك أمن كثرة الأكل جالبة لكثرة شرب وكثرته جالبة للنوم والبلادة وقصول الدني وفتور الحواسي وكسل الجسم وهذا ما عمل فيه من الكواديه لشرية والتعرض لخطر التسقام البدنيا كما قيل فإن الداء أكثر ما ترى يقول من الطعام أو الشراري ولم والأئمة العلماء يصلوا شاكراً أو يوصفوا بكثرة الأكل ولا هم يذير وإنها دوحة كثرة الأكل من الدواب التي لا تعد بل هي مصادة للعمل بل هي مصادة للعمل والإذن الصحيح والأشرح من تبديده والأرطيبه بالقدر الأخير من طعام يقول أمره إلى مقالونه ولولا ان يكن من امال كثره الطعام والشراب الا حاجه الى ازره دخول الى الانه التي كثره دخول الغلاد كان ينبغي من, من العاد ان يصون نفسه عنه ومضاد الفلاح في العلم والتصديق هو ياتي منهم على كثره الاكل والشرب والنوم فقدران مستحيله اعاده والاوله هي ان يكن اكثر ما ينقص من الطعام ما حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أما أنه آذن بعمل شر من بطنه بحسب ابن آذن وقيماته من قمة صلبة فإن كان لا محالة فثلث من طعامه وثلث لشعاطه وثلث لنفسه أولا فإذا تأخذ ذلك في الزيادة الإصراف الخارج عن السنة وقد قال الله تعالى فقولوا أشعر ولي تشريفه قال بعض الرؤلاء لجمع الله سادس من اعظم الاسباب المعينه على اشتغالي وفهمي وعدم الملل اكل القدري اليسير من الحلا بمعنى ان طالب العلم عنده هويه وعنده هدف من اعظم الاسباب التي تعينه على تحقق ذلك الهدف هو تقليل من الطعام والشراب لانه معلوم طبا وعقلا وطبعا ان كثره الاكل والشرب مما يعيق عن عن الطلب كما ذكرهم وسمعتموه وقوله من رام الفلاح في العلم وتحصيل البغيه منه مع كثره الاكل والشرب والنوم فقد رام المستحيل في العالم علي تجعله قاعده في المنهجيه من رام العلم الصحيح وان يكون من اهل العلم والتحصيل مع كثره الاكل والشرب والنوم فقد رام المستحيل في العالم يعني لم يعرف عاده ان من كثر نومه كثر علمه <تصفيق> ولم يعرف عاده انما كثر اكله وشربه وكذلك معاشرته للناس اختلاطه وتمسك بالدنيا ونحوها لم يعرف انه قد كثر علمه بل العكس هو هو الصواب نعم السرد هنا هو نفسه من ورع في تذليل فني ويتأمل حالات معانيه وجوانبه ولباسه ومسكنه وفي تذليل ما يحتاج اليه هو وعي لذلك يروى قلبه ويصبح نقارون العلمي ونوعي والنفسي ولا تطلع نفسي بطاهر العلم شرح وما من وكان التروي ولم ت ولم تلت تليد... ولا تلت حاجه او يطلب يجعل... تلتج <ترجمة> <ترجمة> ولا تلتج حاجه او يذ على اراضي الجواز بل يطلب رخصه العادي اذا واجهتني مساله من الرهن الصالح بالتروي مع كونه يؤمن منها ولان هذا اليدني يقتدى به ويؤخذ عنه فاذا لم يستعمل واع ثمن يستعمل وينبغي له ان يستعمل الرخص في موطنها عند كادته ليس وصول في سبب ليقتدى به فيها فلما قال تعالى يجب ان تؤدى رخصا كما يجب ان تؤدى عذائ سد فيما يتعلق بي بالاخذ بي من الورع اكلا وشربا و ولباسا وكذلك فيما يتعلق بي العمل بي من العلم والعمل بالعلم بالنسبه للطالب للعلم ليس كغيره بمعنى انه ياخذ ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ويترك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تركه وهذه حقيقه التاسى وقد ذكر اهل العلم ان يوصي غيرهم ان معنى الاُسوة اي قوله دل الله على لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة قال ان يفعل كما فعل لاجل انه فعل وان يترك كما ترك لاجل انه ترك ولا يكون نصيب طالب العلم ان هذا جائز عليل له ان يفعله واذا لم يكن ثم حرص من طلاب العلم على اقتداء النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان في سنة او عادة فمن الذي يحرص على على ذلك ولا يتتبع الرقص إلا فيما أذن به شرعا ثم إذا كان ثم ما قد يختلط به نظر الناس إليه فكما مرت سابقا في حق المعلم أن يبين أن هذه المسألة فيها خلاف وقد أخذ به بقول فلان أو فلان الثاني أن يقلل استعمال مظاعم التي هي من أسباب البلالة وضعف الحواز فالتفاق الحامل والدول والسنة وأجلاد ذلك ويمغي أن يستغل أن أجعل الله تعالى سبباً لجودة الدهن كماضي المبنان والمصدقى على حسب العالم وكل سبيب بكرة والجلاد من أحو ذلك مما ليس ألا مطلق شره ويمغي أن يجدر بما يورث المسيانة لخلصية كأكل أثر سكر الفاري وقراءة أرواه القبور والدخول بين جمالين وقبورين ويطالب قوم ان ينهي ذلك من المداولات فيه هذا نحذفه <تصفيق> للاسف ادب وان شاء عند كثير من كتب في التحصيل الادب ان ثم ماكولات تجلب الحظ وثم ماكولات تمنع الحظ ولا نعلم شيئا ثبتا لما نقل عن بعضهم فيما يتعلق بالزبيب ونحوه لان الشيء الحلو هذا ينشف النفس لذلك اطالب العلم اذا جلس ساعه او ساعتين قد يكل ويسقط جسمه عليه ان ياخذ شيئا حلوا من اجل ان ينشط هكذا كلما شعر بكسل نحوه اما شربا اما اهلا ياخذ شيئا يسرا ومع ذلك فلا اعرف له اصلا مرجعه الى الى طب ويمن اصلح قلبه كما مر حينئذ تعلق قلبه بالله عز وجل ومن اصطفاه الله تعالى حينئذ لن يكون ثم مانع يمنع من العلم وجعله في العبد نعم التاسع من قبل الأمر ما لم يلحق طارق في مدني وإلم وليزين في نومه في اليوم والليلة على ثماني ساعات وهو سلط السلام لما لحاله أضل من أفضل وللأسن بيها أفضل وطلبه طاقه متن الزين تظاهر في المستذاتك بحيث يعود الى فخذه ولا يطيق عليه ولا يطيق عليه زمان ولا احسب معاناه المشي وملاوطه البدن فيه فقط فيما انه يمشى حراره ذوي كثير وفضول الاخلاق وينشر البذل ولا احسب وضع الحال الاحتياج اليه فقد قال الحكماء انه يخف الفضوله ويمشي ويصرف الذهن اذا كان عندك حاجه ابتداء ويحذر يخرجه هذا الان فإنه كما قيل ماء الحياة يراغ في الأرحام ليضعف السمع والبصر والعصر والحرارة والعظم خير ذلك وإذن أمراض الوثيئة ونحققون من الأضباء يرون أن تركه أول الدلة لضرورة ما باستشفاده وبالجملة فلا بأسا يريح نفسه إلا خاطنا وكان بعض الكابر العلماء يجمع أصحابه في بعض أماكن التنزل في بعض أيام السنة ويتمسكون بما لا ضرق عليهم ولا <تصفيق> creo هذا الادب يتعلق بي بالنوم وكذلك طلبي النزهه اذا كل ومل قال تاسح ان يقلل نومه ما لم يلحقه ضرر في بدنه ولا ذهنه ولا يزيد في نومه في اليوم والليله على ثمان ساعات وهو ثلث الزمان وان احتملا قال اقل منها فوالمراد ان النوم كالاكل والشرب مما يعيق عن طالب العلم فلا ياخذ منه الا ما يحتاجه واذا كان بدنه لا يصبو ولا ينشط طالب العلم الا اذا زاد على الثمان فلا باس ان ياخذ مع اعمار الوقت فيما زاد على ذلك في في العلم وتحصيل ولا يجهد نفسه بشيء لا لا يطيقه ثم ذكر ان العلم قد يصيب ان طالب العلم قد يصيبه شيء من الملل كلل طلب والتحصيل فلا باس ان يريح نفسه وياخذ قسطا من من الراحه والنزاهه ونحو ذلك ولكي لا يسرسل وراءها بمعنى انه اذا سرسل قد لا يرجع وكان من طالب علم وقف من اجل ان يستنزه ونحو ذلك ونحو ذلك ولكنه لن يعود الى العلم لان النفس الضعيف فإذا بعدت عن العلم قل تحصيله وإنما يبقى ويجلس الساعة والساعتين والثلاثة وأما يوما كاملا لا يحصل هذا ليس من النزهة في شيء البت ولذلك قال ابن قيم رحمه الله تعالى موصياً قلاب العلم ألا تغيب شمس يومك إلا وقد أودعت صدرك شيئاً من العلم بمعنى أنه لا بد أن يحفظ كل يوم لو أراد أن يتنزه يوماً ما شرع في يومه بالحفظ وانها ثم بعد ذلك في نهايه اليوم قد جعله للنزهه اما ان يفرغ اليوم كله هذا ليس من النزهه بشيء العاشر يترك الشرى فان ترك ماذا يتعلق بخلطه طالب العلم خلط مراد بها اختلاط بالناس سواء كانوا الاقربين ام الابعدين وهي من اضرى ما يكون على, على طالب العلم اذ من المتقرر عند اهل العلم انه لا يجتمع طالب العلم مع الخلطه هما قسمان متخاصمان لا يجتمعان وانما يستثنى من الخلطه كما قال المقيم رحمه الله تعالى أن يخرج إلى الجمع والجماعات وأن يشهد معهم الجنائز والأعياد وأن يأخذ ما يحتاجه من ضرورة ونحوها من عيادة مريض ونحوه ومع ذلك فليغلق باب بيته على نفسه هذا المعتمد عند أهل العلم في مسألة العزلة من غيرها وأما الاختلاق مع الناس معاشرة الناس فهذه تفسدوا الصالح وتزيد الفاسد فسادا ومع على ذلك فعل ما قرر قال ان ترك العشره فان تركها من اهم ما ينبغي لطالب العلم ولا سيما لغير الجنس المراد بغير الجنس ان غير الموافق لك يختلط طالب العلم مع امين ويصحبه ليلا نهار كيف يكون معينا لك في طلب العلم هذا مخالف لشاب الجنس كصالح يختلط بفسق كذلك طالب العلم لو اختلط بالصالح ولكنه ليس بطالب علم هذا يفسد اكثر مما ينفعه الهذن ان اضطرا الى مخالط فليختار من ها من على شاكلته واما لياخذ عاميا ولو كان صالحا وان هذا لا ينفعه وخصوصا لمن كثر اللعب وقلت فكرته فان الطباع السراقه بمعنى أنه قد يقول أنا أؤثر عليه كما يقوله بعض طلاب العلم فإذا به مع الزمن يتأثر هو لأن طباعة سراقة والنفس التميل إلى الدع أكثر من ميلها إلى الجد والاجتهاد وإذا كان الأمر كذلك فينبغي على حريصه أن ينتقي من طلاب العلم من يعينه على طلب العلم قال فإن الطباعة سراقة وآفة العشرة ضياع العمر بغير فائدة فإن الطباعة سراقة وآفة العشرة وذهاب المال والعرض ان كانا لغير اهل وذهاب الدين ان كانت لغير اهله الى اخر كلامي مراد رحمه الله تعالى ان العشره مع غير الجنس مضرتها ومفسدتها اعظم من ف مفسدتها ومضرتها اعظم من من مصالحتها قد يقول قائل هذا مسلم ولو حق النصيحه نقول حق النصيحه قد يتأتى بغير المعاشره فيكون طالب العلم خطيب فينصح المسلمين فيدخل بيتك ادى النصيحه املا ادى النصيحه وليس بالازم ان يؤدي النصيحه الى كل شخص ليه حسبه نعم ما كفالنا ما في ياسل طيب والله اعلم صلى الله عليه وسلم نبينا محمد عليه الصلاه والسلام تقول اختم في الله تدرس القران وما يلزم تعلمه من الدين عقلا وعقيله الى اخره للنساء والاطفال في مسجد الحق وذلك بين اوقات الصلوات ومع هذا يسمع بعض الرجال صوتها لصغر المسجد هل تعتبر مرتكبه لمخالفه شرعيه الجواب لا ليست مرتكبه لمخالفه شرعيه لأن الصواب أن صوت المرأة ليس بعوع وإنما الذي جاء النهي عنه هو الفضوع ولا تخضعن بالقول ما قال لا تقولن لا تخضعن بالقول نهى عن صفة في القول ولم ينهى عن, عن القول سماع المرأة أو صوتها إذا لم يكن فيه تكسر وتعمد حينئذ نقول لا لا بأس به وليس فيه مخالفة البتة وخاصة المرأة ما يتعلق بتعليم العلم ونحويه ولكن قراءه القران هذه قد يكون فيها شيء من الرقعه من المدود ورقه الحروف ونحوها الا اولى عدم سماه رجالني لذلك ان قوله في النوع الاول من الفصل الثالث لعامرو كما هذا الا منصب جسيم هل هو حلف بغير الله؟ لا هذه كلمة نقلت كان في العصل أنها تستخدم تستخدم من قسم ثم جعلت في باب الإخبار هذا توجيه عند أهل العلم قد وقع في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك في كلام بعض الصحابة وهي جملة ما مشتهرة فقوله اتريبت يدك هذا دعاء في العصل لكنه انتقل إلى خبر المسلم الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المسلم الذي هل هذا الحديث صحيح؟ نعم صحيح لكن قال المسلم ونحن بحثنا في ماذا؟ في طالب علم يؤهل نفسه ولا إشكال فيه لا تعارض بين الأمرين ثم حتى فيما يتعلق بالمسلم قال يخالط الناس ويصبر على أذاهم وأين هو الذي يصبر على أذا الناس؟ بمعنى أنه يؤذيك فلا ترتفت إليه بقلبك ولكن الناس الآن مثلا إذا أوذي أخذ في نفسه هذا صبر أم لا لم يصبر حينيذ مؤاخذة الناس وعتب الناس وكلام في الناس وما يترتب على المخالطة تقول هذا لم, لم يصبر الذي يصبر هو الذي يعفو كل ما أخطى عليه أخوه المسلم صبر وعفى وصفع عنه فإذا لم يكن كذلك حينيذ لم يصبر على, على أذاه هل يمكن لتائب من الكبائر أن يطلب العلم ويتفوق فيه وفي تحصيله فيكون دعياً أو معلماً؟ نعم ما الذي يحول بينه؟ ولذا بعض الصحابة كانوا ليس على كبائر كانوا على شرق وعبادة من الأصناع فأسلموا وصاروا أئمة ودعاة إلى خره للوقوف مع كونه قد وقع في ذنب ولم يكن من الصالحين هذا من تسويلي الشيطان ومن اماني الشيطان فلا يرتبت اليه البتة نعم لقد عسر علي كثير من قد عسر على كثير من طلبه العلم التوفيق بين طلب العلم والسعي في طلب الرزق خاصه المتزاودين منه فما حل له هل عنده انت على كل من بوليا بي سبب لابد ان يتمسك به فهذا ياخذ في المنهجيه بعلم علمه يعني لا يسمع بين بين العلوم وقد يعوقه السعي في الرزق عن حضور الدروس لكن هذا لن يعيقه عن سماع الدروس وأنا أرى لا فرق بين الحضور وبين السماع وإن كان بعض الناس قد يزهد طلبة العلم في السماع نعم لا يترك مع إمكان الحضور لا يترك حضور الدروس مع الإمكان من أجل السماع فإنما يجمع بينهما إن أمكن فإن لم يجمعوا إذا كان ثم دروس او تعذر عليه فعنده وسيله قد ينتفع بها اكثر من حضوره وهو سماع الدرس في شريعه ونحوه لانه يتمكن من, من ضبط المعلومات قد يكون اكثر مما ممن حضر والذي يحضر لن يفهم تمام الفهم حتى يرجع الى سماع الدرس مره اخرى وذاك يكتفي بمره او مرتين حينئذ نقول قد يستفيد منه ما لا يستفيد غيره فاذا لم يتمكن من حضور الدروس او عنده وقت كثير سيصرفه في طلب الرزق هل لين ياخذ علما علما وطالب العلم اذا اخذ علما علما مع دقه في انتقاء المتون وكيفيه الحفظ وكيفيه الفهم وكيفيه المذاكره قد يكون عالما احريرا ولو كان مشغلا بمعنى انه قد يتفرغ طالب طالب العلم للعلم لكنه لا يكون عنده ترتيب للمعلومات وللمتون وغيرها اين لله يستفيد شيء وليس مقصودا لذاته فاذا تمكن المشتغل بأمر من امور الدنيا الى ترتيب وقته وتعلمه اين اللي كانت النتيجه اقرب من من غيره وهل الزواج يعطل طلب العلم نعم هو يعطل لا شك في هذا لكن يعني يعتبر بحسبه بحسب حاجته اليه لانه صرف قطعا هو وحده ليس مشغولا بزوجه ولا ولد ثم جاءت الزوجه وجاء الولد لا بد ان قد تم اشتغال به بذل لكن ان كان وصل الى درجه الوجوب الشرعي هنئ الله لا يلزمه يؤخر النكاح من اجل طلبي العلمي ومن يتقى الله على الزوجه ليجعل له مخرجا هل من المستحب أن يتخذ طالب العلم أهله صاحبا في المذاكرة والمراجعة أسأل... نعم لا بأس لا بأس أن تدرس الزوجة مثلا درسته تتعلم تدريس على رأسها كما يقال ولا بأس أن تكون مذاكرة العلم بذلك ولذلك قد لا يجد طالب العلم من يعينه في المذاكرة فأحسن طريقة كما نصحني بها شيخي الحاج رحمه الله تعالى محمد الخضر الجكني الشنقيطي قال اتخذ وساده واشرح لها وبالفعل وبالفعل جربتها فكانت من احسن ما ما يكون تاتي بوساده تضعها وتشرح لها وجربته عدد السنين فنفعني الله عز وجل بها كثيرا لان لم اجد من اتدارس معه العلم في ظل شبه انعدام العلماء في بلادنا حتى يلازم الطالب العلم فما الحل كما ذكرت لك تستطيع ان تختار مدرسه لمن تثق في علمه وتسمع له ابتداء وانتهاء وهذا افضل من, من تشتيتي الامور هذا كيف السؤال ما لا تعلم المرأة القرآن على يد رجل مع وجود امرأة بل حتى مع عدم وجود امرأة الأصل منع فعلا ستقرأ وتكسر في القراءة سيكون صوتها مؤنثا وهذا ممنوع كما ذكرنا سابقا إلا إذا كان ثم ضرورة إذا لم تحسن الفاتحة فقط هذا لا, لا أظن أنه موجوده هل يئثم الطالب في بلد محتاج للدعوه مثل تونس اذا قرر الاعتزال والاعتكاف على العلم واجل مساله الدعوه والتدريس والخطاب هذا يختلف كما ذكرنا سابقا اذا بالفعل تحققت المفسده لو انعزل كل طلاب العلم عنيد لا مانع ان ان يتولى هذه المناصب من الخطابه ونحوه طلاب العلم والتدريس وهذا كما ذكرت يعين على التحصين وليس هو من قبيل المعاشرة بل ابن قيم رحمه الله تعالى منع من الخلطة ورأى ورجح العزلة لكن السفن ماذا السفن هذه المجادع فيخرج لصلاة الجماعة لأنه سيعاشر الناس ويختلط بهم ويخرج إلى الجمعة ويخطب بهم وفذلك الأعياد وقد يزور مريضهم ويشهد جنازة إلى آخرين هذا لمانع منه فإذا تولى طالب علم الامامه مسجد فدرس وخطب قل هذا ليس من الامور المعارضه لطالب العلم بل هو مما يعينه والمهم انه لا يتكلم الا بمساله يتقنها هذا مر والا كان ناقلا للعلم فلا باس لا يشترط انه حتى يكون مجتهدا لا وانما ينقل عنه العلم قال مالك كذا قال ابن تيميه كذا قال ابن القيم الى اخره لا باس به وليس من العيب فيه في شيء وإنما قد يكون عند طالب العلم نية فيها شيء من الفساد يريد أن يكون كل شيء هو من جهة نفسه فيرى أنه إذا نسب العلم قد يوصف بالقصور عند الناس هذا فساد فيه في النية ويعالج نفسه كيف نجمع بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم من يتردد على مسال فاشهدوا له بالإيمان ضعيف هذا وبين قولكم بيننا بأننا لا نشهد على أحد بالإسلام إلا إذا نطق بالشهاد لماذا قلت هذا؟ لا نشهد على أحد بالإسلام يعني كان كافرا ثم نقول هو مسلم حتى ينطق بالشهادة أما من يعيش بين المسلمين يقول لابد أن نسمع من الشهادة لماذا قلت هذا؟ ولا دين الله عز وجل بهذه لذلك مرena كلام لي مثل هذا يقول لا المراد ينطق بالشهادة فيحكم له بالإسلام والمسلم مسلم على اصله فاذا كان ابنا لمسلمين فهو مسلم على الاصل ولا نشترط ان ينطق بالشهاده واذا كان يعيش في دائره مسلمه كذلك لا نشترط ان نسمع الشهاده فقولك وما حكيت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم غلط حديث ضعيف والنقد موضوع يعلمك فرق بين الكفر والشرك بينه بلمس واما حديث بين العهد الذي بيننا وبين من صلف من ترك فقد كفر او اشرك الامانه ياتي بالوصفين وكنا في الاستعمال في تغايب فبينهما مغايره في الاستعمال لا في اصل المعنى هذا موجود في الشرع موجود في لغه العرب الا يخشى على طالب العلم اذا اعتزل الناس اذ كانه يعني يعارض ان يضعف ايمانه ان احنا قلنا لابد من صلاح القلوب متى يعتز قلنا الاساس اول ما يضع قدمه في المنهجيه يعتني بماذا بي صلاح القلوب فاذا عزل عن الناس اين اين سيجد الانسه بالله عز وجل والعكس سيجد الوحشه اذا اذا اختلط بالناس ينتظر متى يرجع الى بيته وفلاف الناس ينتظر متى يخرج من من بيت يرتقي بالناس وهذا فرق بين انسئ انسم بالخلق انسم بالمخالق انادى الاعتراض طالب العلم اول ما يعتني به وهذا مما ينبغي التواصي به دائما ان يعتلي لصلاح قلبه وحبذا لو جعل له قراءه في كلام من في رحمه الله تعالى سواء كان فيه واد الصيب بدال الهوائل مقدمه غاذه اللهفان تعرض للقلوب اقساما فذلك ينتقي إن ترقى قليلاً ينتقي ولو منازل معينة من مدار السالكين لا يلزم الطالب في مثل هذه المرحلة أن يقرأ الكتاب من أول إلى آخرين طالب العلمي قد يكون عنده همة وقد يكون عنده حرص على أنه لا يترك كلمة إلا وتقرأ ويظن أن العلم لا بد من قراءة جميع كتب هذا أصل فاسق حيث بصواق بل ينتقي الكتاب الذي يقراه من بين الكتب وقد يكن ثمة كتاب الاولى ان يقرا فصلا منه فقط ما عده يتركه هذا لا مانع اليم جارون على هذا ولا تظن ان ان العالم قد قرأ جميع ما صنف في كل فن بل لو ادعى ذلك فهو اقرب الى الكاذب منه الى الى الصدق لكثرة المصنفات قله العمر حينئذ ينتقي حتى بعض الفصول فياتي لمدار السالكين حبا ان يضبط مساله الاخلاص فيقراها مره ومرتين وثلاثه واربعه الى الى اخره بل طالب العلم المبتدئ قد يجد ساعه من الوقت لقراءه بعض الكتب ما لو تصدر او تقدم في العلم لن يجد وقتا لقراءتها ولذلك هذه المرحله الاوليه لان طالب العلم عنده متون قليله يعني قد يحفظ ساعه ساعتين ثلاثه وماذا يلقى كيف يعني يعتكف للعلم يقول عندك كتب وعندك مرحلة لن تجد وقتا لقراءة بعض الكتب إلا في هذه المرحلة عندك ما يتعلق بالرجال والتراجع قبل ذلك كتب السيرة اللبوية ما أكثرها وما أعظمها وبعضها كبير وبعضها صغير هذه لابد أن يكون طالب العلم على صلة بها بداية والنهاية يحتاج إلى قراءة فذلك ما يتعلق بالملاحم وغيرها فثم كتب لو لم يقرأ طالب العلم في أول ابتدائه حينيذن قد لا تجد يتمكنوا من القراءة بعد ذلك ولذلك من المشاكل عندهم يقول أنا عندي مثل واحد أنا الآن مبتدي أقرى الأزرومية كيف أعتكف على العلم 24 ساعة صحيح أم لا يقول لهم من قال لك العلم فقط في مرحلتك أنت الآن أن تحفظ الأزرومية وتقف حسب نعم باعتبار محفوظ قد تقف على هذا لكن عندك محفوظ من القرآن ومراجعة للقرآن وعندك قراءة لتفسير للمعنى العام للقرآن ولو مرات عديده يقوم معك مختصر لابن كثيره وتفسير ابن سعد وتكون لك خاتمه دائمه اولا واخرا وعندك من ما يتعلق بي كتب المؤلف في اعمال القلوب وفي الادب الشرعي تقراها نحن لا نخاطب طالب علم يبلغ من العمر 6 سنين او نحو ذلك طالب العلم اذا تجاوز العاشر و15 حينئذ نستطيع ان نقرا بعض المسائل ولا يجعل عقله كأنه لا يفهم شيئا البتة وكل مسألة لابد أن يأخذ عنه العلم لا ثم من العلم ما يستطيع طالب العلم أن يأخذه بنفسه فإذا عمر وقتا بقراءة كتب السيرة والتراجم والكتب المعلقة في الأدابة الصرعية ونحو ذلك فلن يجد وقتا البتة ويستفيد كذلك فيما تعلق بصلاح القلوب ان بكم وحضرتكم والله تخاطبون في دار سادام طالب العلم الرجال دون النساء لا النساء شقاق الرجال لكن لما كان الواقع ان العالمات قليله بالنسبه للرجال صار الخطاب مصنف كذلك يخاطب الرجال اكثر من من النساء فانا اتبع له وانا شارح له ليس مؤلفا هنا إذ نقول الخطاب ابتداءا جاء من مصنف تابعه لذلك لان الافضل في العلم في الرجال دون النساء هذا العصر ولا مانع مع ذلك ان يكون في النساء من تفوق الرجال في العلم لكن لما كانت المرأة باحوالها واوضاعها وقونها زوجا او عندها اولاد وتخدم بيت زوجها واولاده وزوجها عنيد قد انشغلت عن العلم والا لا مانع ان تكون المراه ظالمه علم ولا مانع ان المراه انها تحفظ من المتون ما تحفظ ان تدرس وتعلم وتدعو وتحاضر كل ذلك ليس فيه مانع اذا لم يكن في محظور شرعي فمن وجدت الهمه من نفسها فلتقبل وكل ما قيل في شان الذكور فهو كذلك في شان النساء أن يفهم بعزلة طالب العلم بعدم بحثه وإنشغاله أو انشغاله بما يقع من أحداثه تهم الأمة نعم ما الفائدة أن تشتغل بها إن كانت لك كلمة إن كانت لك حركة حينيذ نفع وانتفع بك الخلق وأما مجرد العلم ما الفائدة منه هذا علم لا ينفع لأنه إذا علمت ما يتعلق بالأمة ولم تتحرك بكلمة لأنك لسه أهلا تتكلأ يعني ما يتعلق بالأمة والحكم وإلى آخره هذا يحتاج إلى عالم فقه مجتهد وأنت لست كذلك ثم لن تتحرك لا بجهاد ولا غيره وحليد تبقى في مكانك نقول إذن تبقى وتتعلم نحن نحتاج في هذا الزمان إلى قادة هم علماء يدركون العلم الصحيح على أصله ولا نريد مثقفين ولا أبعاظ فقهاء ولا أصليين ولا مفسرين إلى آخره اذا لم يكن ثما فائده من ما يسمى بفقه الواقع والبحث في احوال الامه ونحو ذلك اذا لم يكن فائده هنا اذا لا تهتم قد يكون العالم الذي يتابع شؤون الامه ويصدر بيانات تليق بالواقع هذا لا اشكاله قد يجب عليه المتابعه لكن كل طالب علم مبتدئ بل كل عام يتابع كل صغيره وكبيره بما يقع حتى من الأحداث التي تكون غريبة في نقلها ووضعها ثم يقول أنا أشتغل بأمر الأمة ومن لم يشتغل بأمر الأمة في خلق لا ليس الأمر كذلك وإنما يشتغل بأمر الأمة فيما يستطيع أن ينفع فإذا لم يكون حليدي يكون هذا من قبيل الخلل وضياع الأوقات هذه قل أختي ستتزوج بالموسيقى يا فلان ها يعني في الزواج سيكون موسيقى في الحفل الزواج بالموسيقي مستغرب مساله وهي متبرجه هل عدم ذهابي لفرحها قطع للرحم لا اذا كان ثم منكر سواء كان في زواج اخيك او اختك لا يجوز الحضور لا يجوز الحضور بالتاكيد من اوله ابتداءه وانديانه اذا علمت بان هذا فيه منكر لا يجوز الحضور البتة ولو قطعت هذه الحفلات التي اجتملت على منكرات لنزجر الناس لكن كثير من الصالحين يتاولون يبحثون عن عن الرخص يقولاتي فاذا حضرا مشيت والله اصل امر كذا اذا علمت لا ينكف الا بالمقاطعه لان علمك بالمنكر كرؤيه المنكر علمك بالمنكر رؤيه المنكر لذا قال اهل العلم مرع منكم منكر كذلك علمهم لالا فرقه بينهما والمراد به اليقين هذا في باب المعتقد هل يستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من نزل منزلا فقال اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق على ان القران كلام نعم هذا استدل به امام احمد سيعه ان شاء الله في شرحه حاشا ان شاء الله تعالى هل حفظ القران يعتبر طلبا للعلم اذا كان مع الفهم كما مر معنا كلام الشيخ رسلان 200 رحمه الله تعالى فالاشتغال بحفظ القران لفظا ويقول تعميمه على الامه كما قد يوجد في كثير من البلدان في تنشئه التحفيظ ونحوها ولا يكون فيه تربيه ولا ذكر للمعاني عده الشيخ سليمان في التيسير من البدع معناه حدته هنا اعده من من البدع لانه ليس من عمل السلف ان يربو الناس على حفظ القران ثم يحفظ القران ثم يمشي انتهى الامر فانه بلغ المنزله العليا في في الدين لا وانما يستفيد من جهه حفظه ومن جهه ما يتعلق به بقراءته ونحو ذلك اما قوله ارتقى الى درجه العلم فلا لابد ان يجمع بين الامرين بين اللفظ والمعنى إذا كان طلب العلم الدنيا وفيه منفع للأمة فما هو الأولى العلم الشرعي هذا طالب العلمي هو يختبر نفسه طالب العلمي إذا رأى من نفسه إقبالا على العلم الشرعي وعنده أهلية حينئذ لا يستبدل به غيره ألبتها معنى أن كل طالب علم هو أعرف لا ينزمك أحد لا عالم ولا غيره أنك تترك العلم الشرعي للدنيوي أو العكس ودام أن هذا مباح وهذا شرعي فأنت مخير لكن لا ينبغي لمن كانت عنده أهلية وعرف من نفسه الحفظ والذكاء وأنه يصبر على طلب العلم والتمس ذلك من نفسه أن يترك العلم الشرعي ويدهب إلى العلم الدنوعي أما كفاية الأمة فلست أنت مسؤولا عنها ابتداء العاصر هذا إن كان سم ولي أمر هو الذي يوجد أما أنت فلست مسؤولا شرعا أنت لست مخاطر وإنما الذي يخاطر بكفاية الأمة ونحوها هو ولي الأمر الشرعي كيف يمكن التعامل مع الهامين ومن يعني وهم محاربون الاسلام وي ويسبون الله عز وجل فما الحل هل تتعلم لذلك اقول لك نحن نحتاج الى الى علماء العدو نوعان عدو خارجي وعدو باطني وايهما اشد فتكا بالامه الباطن والباطن يظهر الاسلام او يظهر الكفر في الغالب يظهر الاسلام اذا هم منافقون اذا يحتادون الى الجهاد او لا بل هو واجب جهاد بماذا بالسيف او بالسبان او باللسان باللسان اذا ليس عندنا طريق شرعي اولدو في القران بنصوص الوحيين لن نجاهد المنافقين مهما تستروا بالاقابيل الا بالعلم الشرعي ففظتهم و مناظرتهم ومطارحتهم يكون ب علم الشرع ومن لم يتعلم كيف يرد على على العلمانين والابرايه وهؤلاء المرتدين كيف يرد عليهم اذا لم يكن عنده علم صحيح يرد عليهم بالجهل لا واذا تناظر معهم او دعوه لمناظره اذا لم يكن عنده علم هل يقوى لا يقوى من لم يقوى الذي عنده علم شرعي هذه قل اشكلت علي مساله اقامه الحجج على المخالفين والمشركين وعدمي قبول العذر بالجهل منكم منهم عند تكفير من اخرهم اسرا طويلا ترجع الى شرح كشف الشبهات فتفصلته تفصيلا هناك والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين